الحياه م الرسمي م و ق ع الشيخ لفضيلة م د س د ح ج ر ح م الله ي ق د م ل ك م المادة الحمد م هذه لله ا ل ل رب ع ي ن والصلاة والسلام على رسول ا على ل ل ه الأمين ا وعلى آله أ و ص ح بالاشخاص ه أجمعين ح ي ة مليئة ل ب ا أ والذوات والوقائع والمواقف غير أ ن ه لا يستوقفك منها إ ل ا الشخص ا ل ر س ا ل ي والموقف القوي و ا ل ح ي ا ة ا ل ح ر ك ة فيها د ا ئ ب ة والنشاط فيها مستمد غير أ ن أ ق و ى و أ ز ك ى و أ س م ى أ ن و ا ع النشاط ما كان مرتبطا بالله سبحانه والمؤمن يعيش حياته يرسم مستقبلا ويخطط ل أ ح ل ا م ه غير أ ن المنطلقات ا ل أ س ا س ي ة هي منطلقات ا ل إ ي م ا ن قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أ م ر ت و أ ن ا أ و ل المسلمين وكل واحد منا يحاول أ ن يجعل حياته ك ر ي م ة وعيشه س ع ي د لذلك هو يسهر الليالي واجتهد الساعات الطوال في الاستذكار والحفظ من أ ج ل أ ن يتفوق في دراسته أ و أ ن يعيش ح ي ا ة ك ر ي م ة ب ا ل ج م ل ة في خلال هذا العمر الضيق و ا ل إ ن س ا ن المسلم المؤمن يحتاج إ ل ى عون الله ومدده وتوفيقه دوما أ ن ت عندك ذكاء أهلك لدخول ك ل ي ة الطب هذا الذكاء نفسه هو من الله هبه والتفكير والاستيعاب وسيلان الذهن و ق و ة ا ل ح ا ف ظ ة والقدره على الفهم والمقدره على البيان كل ذلك من علم الله الرحمن علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان بكل أ ش ك ا ل البيان بما في البيان الخطي ا ل ك ت ا ب ة والبيان الذهني والبيان اللفظي فالبيان الخطي أ ن ت إ ذ ا أ ر د ت أ ن تكتب موضوع تحتاج إ ل ى بيان ذهني تجمع العناصر ماذا تريد أ ن تكتب هل تريد أ ن تشخبث على الورقه ام أ ن ك تريد أ ن تكتب ر س ا ل ة إ ل ى أ خ بسم الله الرحمن الرحيم ا ل أ خ الحبيب لماذا ق لم ت الحبيب ل ا ا ذ لم تقول ا ل ب غ ي ر ل أ ن ه لا يصلح أ ن ترسل اليه ر في س ا ل ة ب ه ذ ا المعنى من أ ي ن أ ج د ت هذه ا ل أ ف ك ا ر واستجمعت وانتقيت هذه ا ل أ ل ف ا ظ والعبارات من خلال بيان ولكنه بيان ذهني البيان الذهني يحرك البيان الخطي أ ر د ت أ ن تلقي ك ل م ة و أ ن ت تقف يعني لو أ ن ي س أ ل ت ك م س ؤ ا ل و ل ل إ ج ا ب ة وقفت لتجيب سوف تجيب وفق البيان الذهني حتى تستطيع أ ن تقول لفظا مركبا و ج م ل ة م ف ي د ة ولذلك المدد و ا ل ع و د من الله دوما ق ض ي ة احفظ الله يحفظه ترتبط ب ح ر ك ة ا ل إ ن س ا ن ليتحرك ح ر ك ة ف ا ع ل ة ولأنك في حركاتك وسكناتك إ ن لم تحفظ الله أ ي تستقيم على أ و ا م ر ه و أ ن تكون حركتك م ر ت ب ط ة بالقيم والمبادئ لا تستطيع أ ن تنتج ح ر ك ة ف ا ع ل ة ا ل ح ي ا ة م ل ي ئ ة ب ذ و ا ت الاشخاص يعني اما الله خلق الدنيا في ناس كتار جهد ي و ل د ا ل إ ن س ا ن ويموت في عمر محدد لكن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة دعوني أ ط ر ح سؤالا هل يستوقفك كل الذين م ل أ و ا الدنيا ضجيجا في يوم من ا ل أ ي ا م من حيث ا ل ع ق ي ق ة عق ع ن ه ع م ل و ن سمايا وسموه كويس وكل ما يفعل من ا ل أ م و ر عملت له هل كل الناس يستوقفونك لا يستوقفك في ا ل أ ش خ ا ص والذوات إ ل ا ا ل أ ف د ا د حتى ولو كافي أ ن ت مضطر للتعامل مع منتوجه الذي اخترع المصباح الكهربائي يعرفه الناس ل أ ن ه قدم ل ل ب ش ر ي ة إ ض ا ف ة ما عاش ح ي ا ة ر و ت ي ن ي ة ح ي ا ة ع ا د ي ة عاش ح ي ا ة غير ع ا د ي ة ذلك ب أ ن ه قدم ش ي ء ولذلك يعرف الناس ا ل أ ن ب ي ا ء ل أ ن ه م أ ف ذ ا ذ البشر وعاشوا ح ي ا ة بمعانيها يعرف الناس ا ل ص ح ا ب ة والتابعين والعلماء والمجاهدين واصحاب ل أ أ خ ب ا ر ا ل أ خ ب ا ر من السير والتراجم من أ ه ل الحق يعرفونهم يعرفونهم ب آ ث ا ر ه م ونتائجهم ولذلك أن أن أن أن أن أن أن الله يحفظ. انا ح يحفظ ف ظ الله ا اود ان اقدم لها م ق د م ة يعني تنتج ا ل اجل مقدمة ح ي ا ة في التصور الاسلامي تختلف عن ا ل ح ي ا ة في التصور المادي وما لم تؤسس حياتك على تصور صحيح لا تستطيع أ ن تكون فاعلا ولا منتجا ولا مبدعا ولا مبتكرا <تكرك> <تكرك> <تكرك> الذي يعني ك ذ أنا انسان أ ا أناقش ن إ يريد أ ن يقدم ل ل ب ش ر ي ة شيء بغض النظر عن دينه ينبغي أ ن يكون إ ن س ا ن ج ا ه يعني مثلا ا ل آ ن في أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك ا والغرب أ ق و ا م يخترعون حتى الذي استنسخ ا ل ن ع د ة دولي من علماء ا ل ه ن د س ة ا ل ج ي ن ي ة الوراثيه والذين اكتشفوا ال دي ان ا ي بحروفه ا ل أ ر ب ع ه وهم ينتجون كل يوم ينتجون كل يوم كل شيء ما كانوا من أ ص ح ا ب الحفلات والملاهي والمنتزهات والرقص صح ولا ما صح تركزوا العالم في أ ي م ن ط ق ة في أ و ر و ب ا ما ب ت ا حفلات ولا ديسكو ل أ ن لو فيه بتاع حفلات ديسكو حينتج وين ويفتكر وين ويقرا وين يعني ع لان ا ل م ر ح ل ة دي لابد يكون جرى ج ر ا ي ة ك ت ي ر ة ج ر ا ي ة ك ت ي ر ة معناها في الزمن في الزمن المعروف ز ن ا ل م ا ل أ ر ب ع وعشرين س ا ع دي ولا في يوم ا ل ت ا ن ي ا ل أ ر ب ع وعشرين ا ساعه د مليانه لا يمكن ان يرقصوا في الغرب وفي الشرق وفي فرنسا وفي السودان م ا ع ن د ه م شغلها ل ن ان س ما ع د ه م شغل يرقصوا في أ م ت ن ا سواء كانت خ و ا ج و ل ا زور مسلم ز ي ل ن ا يرقص اذا ما عنده ش غ ل ل أ ن ا ل ز و ل الجاد ما عنده وقت الوقت, الوقت مليء ولذلك أ ق و ل أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ا ل ح ي ا ة في التصور ا ل إ س ل ا م ي حياتان و ل ي س ح ي ا ة و ا ح د ة ا ل ح ي ا ة ا ل ع ا د ي ة ت ب د أ بالميلاد وتنتهي ب ا ل و ف ا ة كل الناس الكفار ن ا ا س ل ا ل م ل ا ح د ة المجرمين القتله المسلمين ا ل أ ب ر ا ر الاذقياء ا ل أ ن ب ي ا ء كلهم ب ت ب د أ حياتهم ا ل ع ا د ي ة ا ل م ا د ي ة من اعلان الميلاد ليصبح شخصا معتبرا له حقوقه ا ل أ س ا س ي ة حتى يموت لكن ا ل ح ي ا ة في التصور ا ل إ س ل ا م ي حياتان اليوم الواحد أ ح ي ا ن ا في التصور القيمي ل ي ل ة واحد ة تساوي أ ل ف شهر ل ي ل ة القدر خير من أ ل ف شهر ل ي ل ة ولكنها في المقاييس ا ل ق ي م ي ة تساوي أ ل ف شهر بالمقاييس الماديه الف شهر عظيم أ ن ا ل ح ي ا ة حياتان ا ل ح ي ا ة ا ل ع ا د ي ة العادية, العادية و ا ل ح ي ا ة ا ل ر س ا ل ي ة ذات ا ل أ ب ع ا د ا ل ق ي م ي ة ا ل ط و ي ل ة ا ل م م ت د ة بعدين ا ل ح ي ا ة برضو في التصور ا ل إ س ل ا م ي ب تمتد إ ل ى عالم البرزخ إ ذ ا مات ابن آ د م ا ل ح ي ا ة ا ل ث ا ن ي ة انقطع عمله إ ل ا من ثلاث ص د ق ة ج ا ر ي ة وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له كويس طيب لاحظ م ع ي هذه حيتان بالرغم من أ ن ومال ما زال حيا إ ذ ا مات ابن آ د م ق ط ع عمله حي بعمله بعض الناس احياء بذكراهم هو مات ولكن لا زال الناس يذكرونهم رواه أ ب و ه ر ي ر ة أ خ ر ج ه البخاري من ابو ه ر ي ر ة شخص م ل أ حيزا من الدنيا في يوم من ا ل أ ي ا م لكنه عاش عاش باسمه أ خ ر ج ه البخاري من البخاري البخاري محمد بن إ س م ا ع ي ل ص ا ح ب ا ل ص ح ي ح ا بن إ ب ر ا ه ي م بن ا ل م غ ي ر ة البخاري الجعفي عاش س ن ة ميتاسد وخمسين ه ج ر ي ة ولكنه مازال إ ل ى يومنا هذا موجود موجود في ذ ا ك ر ة الناس موجود في وجدانهم فضلا عن أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طيب إذن ا ل ح ي ا ة في التصور ا ل إ س ل ا م ي تختلف قيد أ ن ا أ ب د أ بعد ا ل ت يعني أ ح ا و ل أ ض ع يدي على أ و ت ا ر ح س ا س ة الشباب مليء بالطموح ومن طموحي انه لا يرضى بالدون و ي ر ن و نحو التطلع و ي ش ر ئ ب نحو ا ل س و د ة وفي دواخله تصورات ا ع ت ق ا د ي ة وجود الله وخلقه للكون وتدبيره ا ل أ م ر و إ س ل ا م ه و إ ق ر ا ر ه بالدين و إ ي م ا ن ه بالقيم وكونه على ا ل أ خ ل ا ق هذه ن ق ط ة واقع منفد واقع هو عنده قناعات ا ع ت ق ا د ي ة وقيم ر و ح ي ة لكن الواقع من خ ل امامه ن أ م لا ي س ج ع على ا ل ا س ت ق ا م ة طيب هو يعيش م ع ا ن ا ة ص ع ب ة وكثير من الشباب يريد أ ن يغض البصر ولا يستطيع يريد أ ن يحفظ ا ل ق ر آ ن ولا يستطيع وده مدخل جدا يحفظ. يريد أن يأتي الخير يأتي أن ولا يستطيع إ خ و ا ن ن ا لماذا هذا、السؤال. لماذا لا لماذا السؤال يتقاعس ا ل إ ن س ا ن عن فعل الطاعات واتيان الحسنات طيب、سؤال. كون ا ل إ ن س ا ن يكون كثير الحسنات كثير الطاعات هذا أ م ر طيب أ م هو أ م ر سيء طيب طيب طيب يقول كل الناس أنا لماذا لا ن أ ت ي ه السبب في أ م ر ي ن إ م ا الجهل يعني واحد يكون ما عارفه لذات حسنه و لا ي أ ت ي الحسنه ل أ ن ه لا يعرف أ ن ه ا حسنه يعني مثلا الذي لا يعرف ا ل أ ج ر الذي في يوم ع ش و ر ا ء لا يستطيع ان يصوم يوم ع ش و ر ا ء ياتي يوم عاشوراء سبتم ع ولا ي ي و م عشوراء وفي شنو في ع ا ش ر ة ت ق و ل ه ف ي صيام يعني البصم و ب ي ع م ل و ب يحصل و لشنو بيع... كدا كدا كدا. يكفر س ن ة ماضيه يقول الله ي كنت ع ر ف ا بقصم فعدم معرفته وجهله ب ا ل ط ا ع ة ي ج ع ل ه لا ياتي الطاعه والثاني ضعف ا ل إ ر ا د ة و ا ل غ ف ل ة من ق ر أ حرف من كتاب الله كتب له بكل حرف حسنه لا أ ق و ل ا لا م م ي م حرف أ ل ا حرف و لام حرف و م ي م حرف ثلاثين ح س ن ة و ب ع د ذ ا انت ع ر ف اجوبه ل م ا قد ي و لا ك ن ل تستطيع ل أ ن القلب خاوض من ا ل إ ي م ا ن ضعيف من اليقين في غ ف ل ة يعني أقول لك ا ل إ ن س ا ن منذ أ ن يخرج من ا ل ج ا م ع ة حتى يصل البيت بتركه ومواصلات ولا عندكم عربات خ ا ص ة مواصلات مما تنشر ممكن تكون ذ ا ك ر لله لحد ما تصل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله والحمد لله طيب انت ممكن تقول سبحان الله والحمد لله لحد ما تصل البيت ما لكن لا تستطيع كويس؟ تعالي انت ي شباك شكله معكم ا ل ساري طالب ولا ما طالب الا أ ر ب عبس أ ق ل في ا ل ك ن ب ة ا ل أ خ ي ر ة لحد ما تصل ب ي ت ما تقدر أ ن ت أنت تعرف ق ي م ة الذكر ولا تستطيع أ ن ت أ ت ي ه إ ش ك ا ت ك أ ن شيء يمنعك هذا هو الخزلان وعدم التوفيق الخزلان وعدم التوفيق من يعرف الطاعه ولا يستطيع اتيانها هذا محروم يا اخواننا ذا الحرمان أ ع ل ى درجات الحرمان عدم المقدر على اتيان الطاعات مع م ع ر ف ة ا ل أ ج ر الذي فيها بل أ ن ت قد لا تتذكر كويس لا تتذكر أ ن هذه شنو ط ا ع طيب د م ع ن ا من المعاني ا ل م ه م ة أ ن ا أ و ر ي د ك ا ن ه أ ن ت ا ل آ ن تنوي ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى كما عند ابن مفلح في د ا ب ا ل ش ر ع ي ة أ و ص ى ابنه ب و ص ي ة ج ا م ع ة لم تتجاوز العبارات ا ل م ح د و د ة قال له يا بني إ ن و الخير تكن من أهله إنت ك م اهله ختيت الخير دي في رأسك في ما ح ط كما طبقت حسا خ ي في ر رأسك قلت الليلة طبقت كما ط ح في يوم من ا ل أ ي ا م تقوى عزيمتك ويشتد وتشت وتشتعل ي ش د و ت همتك وتشتد إ ر ا د ت ك ف ت أ ت ي الخير أ م ا إ ذ ا لم تنويه لن تكون في يوم من ا ل أ ي ا م من أ ه ل ه أ ن و ي الخير تكن و من شرب من أ ه ل ه في يوم من ا ل أ ي ا م أ ك ي د قطع شك تكن و من أ ه ل ه الخير و إ ت ي ا ن ه يحتاج إ ل ى مدد من الله وعون وتوفيق الفتن والمغريات والعصمه من المعاصي تحتاج إ ل ى عون من الله احفظ الله شنو يحفظك يحفظ ه بقلبك حبه يحفظك في جوارحك عصمه يعني إ ذ ا حقق الله بالحب الشديد له يعصمك فلا تقع في الذنب شو ر ي والله الشباب في هذا العصر يعاني يعاني من تيار الشهوات ا ل ج ا ر ي يعني مثلا إ ذ ا أ ر ا د ش ا ب أ ن يستقيم ربما يجد حوله من الشله ة لا, لا تعينه على ا ل ا س ت ق ا م ة و إ ذ ا أ ر ا د ت ا ل ش ا ب أ ن تستقيم يعني كذلك. يعني انا ي يعني أ أ ع ط ي ك م ث ا ل أ و مثالان هذه ا ل أ م ث ل ة تعاملت معها عبر الهاتف الجوالي ك و س اتصل علي شاب وقال أ ن ه ب د أ يصحو ضميره وتستيقظ روحه فقرر ا ل ا س ت ق ا م ة وكان بدايتها ص ل و ا ت خ م س في المسجد بما فيها ص ل ا ة الفجر ي خ و ا ن شوف زول مفصل الفجر ما كون نفسه ص الدين يكون نقص و هنا م ق و ل ة سوف أ ذ ك ر ه ا لكم هو نجس نفسه ليه وما يهين الله فما له من مكرم يعني شنون يعني لو كنت عند الله ذا ق ي م ة لايقظك إ ل ى الفجر ووفقك إ ل ى الصلاه ة م ع ن ا ا أنت سقطت معناها ن ي ل ل ا ن و قال م س ا المعاصي عدوا الله الذنب مساكين المعاصي ك ي ن عند من شنون أهل أهل أهل لعصمهم لو س ق ط و ا من عين الله فرفع الله يد ا ل ع ن ا ي ة و ا ل ر ع ا ي ة عنهم والتوفيق ف د ت ت ص ل ب ي ق ا ل أ ن ا قررت ص ل ا ة الفجر أ ص ل ي أ ي ش و ب ي ج ي ت اقرا ا ل ق ر آ ن و ب د ت تظهر علي آ ث ا ر ا ل ا س ت ق ا م ة والتدين ولكن عندي م ش ك ل ة أ ن لي ز م ي ل ة في ا ل ك ل ي ة كانت بيني وبينها ع ل ا ق ة زملت ي في ا ل ك ل ي ة يتو... يتو... يتونس معه ويخلي ط ل ع منه في, في ع ل ا ق ة بينكما قال لي أ ن ا قلت قررت قرارك بعض ا ل ص قرر ق ر آ ن و س أ ل الله يا الله أ ن ا ا أ خ ط أ علاقتي مع البدي قرر هذا القرار الحاسم أشوف أ خ ط ر قرار يتغله ي ا ل إ ن س ا ن في حياته كلها قرار ا ل ت و ب ة ل أ ن ه تحول جوهري في السلوك والمفاهيم والتصورات و ا ل أ خ ل ا ق والقيم والنفس تحول كبير. قرار تتخذ قرار التوبة والاستقامة تقول تتحبه أحكي أحكي حصل ليه الله كبير كلام بس بس زي أخطر قرار قرار أنا ما ما إن قال لي هو داري يتأكد ا ر يعني ب لكن إذا أشاري ي ت د قال لي ل ك عنده ش ل ة ب ي ن الشباب ق ا ل لي يا أ خ ي م ا ت خ ل ي ع ل ا ق ت ك مع ا ل ب د ي والفلسفه بتعته قالوا له انظر أ ن ت تريد الحسنات أ م السيئات قال الحسنات ا ل أ ج ر أ م الوزر قال أ ر ي د أ ج ر ق ا لكنك و ا ل إ ذ ا تركتها سوف تنال وزرا لأنها لانك أ ن ه ل أ إ ذ ا تركتها سوف تصاب بنفسيات وبالتالي سوف يحاسبك الله ل أ ن ك أ د خ ل ت عليها من الغم والهم والحزن أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة قلت م ت ق يا اخي يعني هذا في النقاش قلت له اول هذا, هذا كلام غير صحيح ل أ ن ك إ ذ ا مت في أ ي ل ح ظ ة ولم تكمل هذه ا ل ت و ب ة شرائطا و أ ر ك ا ن ف إ ن ك على خطر ثم هذه ع ل ا ق ة لا يؤسى يساعد لها و أ ن ت غير محاسب يعني ب ع ل ا ق ة ربما تتكدر واحده و ا ل ع ل ا ق ة أ ص ل ا ً غير ص ح ي ح ة لكن قلت له هل أ ن ت تكل لهذه ا ل ط ا ل ب ة ا ل ز م ي ل ة البغض والكراهيه ل ق تكرهها قال ل ن ا ما ب ك ر ه ا قلت له من أ و ج ب الواجبات أ ن تنقذها معك وذلك ب ا ل م ص ا ف ح ة قل لها أ ن ا وجدت وجدت أ ن الطريق الذي ك ن ا فيه و ا ل ع ل ا ق ة كانت غير ص ح ي ح ة والموت في الرقاب و ا ل ج ن ة والنار ونحن ينبغي أ ن نكون عبيد لله و أ ن نعيش صالحين إ ن صح ب أ ن لا تعمل علاقه لا معك ولا مع ولا مع غيرك راقت له ا ل ف ك ر ة وقال لي والله يا شيخ هذا الكلام لم يتبادر إ ل ى ذهني أ ب د ا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 هي ع م ة استقيم و إ م ا أ ن ت ع د ي ط ر ي ق ة ولن تتعرض إ ل ي ك وهذا هو المصروف ل أول ة عام ما مشهد لكن قمت قدام قدام قعدت ب ي ة جشا ورا قعد ي الكرسي الشديد الورى بعد ش و ي ة جاءت ش ا ب ة قعدت في الكرسي الثاني الوراء طوالب وجوا شاب قاعد بعد عشر دقايق جبرت شاب ق ع د أ ن ا وانتم تذبت ع ا ل ام ياخاص ة ط ل ع ن ا بدفعلي بقى التنمر القروش ج ي ن ا بعد مشينا ش و ي ة الشابه الوراء الشديد ذاك قام يعني نزل بعد ش و ي ة ا ل ب ي ت أ ق ح م ت نفسها في حوار أ ن ا شاهد علود يعني ما أ ف ا ل حكا لي أ ن ا حافظ معي سواء دخلت نفسها في حوار مع الشاب ب د أ الحوار عن م ا ر ك ة الموبايل الشاب شاهد الموبايل في شاهده م و ب ا ي ل س أ ل ت ه عنه عن الموبايل كيف قاله قل شم... سامسونج قتلت لكن السامسونج ده في السودان ما مشككت الحوار تفتح <تصفيق> الزول ده أ ن ا شعرت ا ن ه ما ادري ت ك ل م معه خ د ا ن ما ادري ت ق و ل ليه؟ المباشر ي قالوا و ل ه سمسون و ت ق له قال ما بينفع لي ل ه ا اخي قالوا ي و كده سامسونج ك ت ق ل انت اتخرجت ا جامعة ه هي أ ل ل جامعة خارج ا س د ا ت خ ر من ج ا م من جامعة من ع يعني ة ا ل د و ل ا ل ب ر ا ل سالت و د ن س أ عن ا ل د و ل ة د ي والاشجار والنيم والنخيل والجو وال العام وال... يا اخي شو جاوبها ساكن, ساكن وين وين ه س ا ك وين في ا ل ن ه ا ي ة أ ن ا لما نزلت قبلهم كان في ش ا ر ة رقم موبايله وفي امجادها التي هي تحت عنوان احفظ الله ي ح ف ظ هذه م ق د م ة ك ب ي ر ة جدا تعطيك ا ل ف ك ر ة ا ل ع ا م ة للموضوع اما التفاصيل ك ا ل آ ت ي اولا احفظ الله يحفظ ك ل م ة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنبر الذي اطلق منه ا ل ك ل م ة د ا و ي ة م ج ج ل ة الى يوم الدين لم يكن قاعه ولم يكن من برجمعه و ولا في فصل إ ن م ا على ظهر ح م ا ر وفي هذا فائده عظيمه هو أ ن ا ل د ع و ة تخترق الحواجز ولا تحدها حدود من أ ر ا د أ ن يبلغ الدين ليس بالضروري أ ن يجتمع له أ ق و ا م طلاب وطالبات في ق ا ع ة حتى يتكلم إ ل ي ه م بل كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتكلم مع المريض اليهودي هو محتضر فيخبره ويحدثه عن الله وحديث من غشنا فليس منا قيل في السوق لما دخل مسلم السوق وجد طعام يعني قمح أ د خ ل مسلم يده فيه ف أ ص ا ب ت بللا قال ما هذا يا ص ا ح ب الطعام قال أ ص ا ب ت ه السماء قال هلا هل ل جعلت البلل مما يلي أ ع ي ن الناس ف إ ن ه من غشنا فليس منا ا ل د ا ع ي ة الموفق الصادق صاحب ا ل د ع و ة لا يعرف حواجز ولا حدود يبلغ ا ل د ع و ة ولو كان في السجن يا صاحبي السجن أ ر ب ا ب متفرقون خير أم, ام الله الواحد القهار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 أن المتواضع مع وجود الخيل والبعيد يركب شنو؟ يركب الحمار تواضعا فاذا كده احفظ الله ي ح ف ظ ده في ا ل م ن ا س ب ة طيب حفظ الله للعبد في أ م ر ي ن حفظ الله للعبد في دين العبد في الدين وحفظ الله للعبد في الدنيا باختصار إ ن أ ر د ت أ ن تكون طالبا موفقا متفوقا ذكيا كويس محرزا ل أ ع ل ى الدرجات والنسب كن مع الله على ا س ت ق ا م ة وهذه تحتاج إ ل ى ت ح ر ي ر بعض الناس آه آه غير مستقيم لكنه دوما ي أ ت ي أ و ل ا ل د ف ع ة ممكن ي ح س ن زول يفوت ما مستقيم لكن شاطر يجي شنو ب يجي شنو ب يجي الاول هذا استدراج استدراج من الله ربنا ب يخليك لانه ش و ف ربنا ك منع عنك التفكير والذكاء والله لا تستطيع أ ن تفعل ش ي ء والله ي س ت ج ي ا ل امتحان وحافظت م ن ت ن س م ك منك م ن منك منك م م ك منك منك م ا م ن م ك منك م ن م ك منك منك م ا م ن م ك منك منك منك منك منك منك ا ل أ م ر د م ن منك منك منك منك منك منك منك منك منك منك م ك ي ف تقول أصلا لو ك ا ن ك م ن ا ذاتي ك ع ب ب منك ت ن ج ح ت ك ك و ن ك م ن ا ن ج ح ت م ع ن ا ه ا ش غ ل ي منك م ن ا منك منك منك منك منك م ي ة ا ل ك منك منك منك منك ا ل ا ن ش ر ا ف والزيغ والضلال والفساد والله هذا كلام تمام ما حدث كعصا و ج ت تذوب سكين اخواننا في م ق و ل ة لطيفه لبن القيم رحمه الله يقول فيها إ ذ ا عصى العبد م ع ص ي ة للمعاصي شؤم عندها شؤم ف إ ن الله ي أ خ ذ العبد ب ا ل م ع ص ي ة إ م ا بعدم س ي ر حياته م ن ت ظ م ة حياه ت ما مشى كويس أ و بوجود خلل أ و ب أ م ر ا ض في بدنه تصيبه طيب ده عقوبات المعاصي والذنوب مش كدا يعني انسان ل إ اغلب بتقوم تجوش ا ل ع ق و ب ة طيب يقول ابن القيم ولكن أ ج ل أ ن و ا ع ا ل ع ق و ب ة ترك ا ل ع ق و ب ة أ ج د أ ن و ا ع العقوبه القشنو ا ل ع ق و ب ة ليه قال ل أ ن ه إ ذ ا عاقبه ربما انتبه فكانت له ص د م ة بعض الناس ا ل ع ق و ب ة في ا ل م ع ص ي ة ر ح م ة من الله لهم زول يكون عاصي لله وبعدين يصدر في غيه شغال فجاه ن ت ج يشنو ع ق و ب ة يكون ر ك ب ة ع ر ب ي ة تنقذ ويشوف ناس ماتوا قدام عينه هو طبعا بال لضلال شديد وصباعه انقطع أ ي و ه تاني ب ع د ذلك ر ا ج ع نفسه يقول أ ن ا الله انتقم مني ب ع د ذلك يرجع من شنو يغير من شنو من مساره ويصحح في حياته أ ل ي س ت هذه ر ح م ة يعني بعض الناس ا ل ع ق و ب ة من الله ر ح م ة حتى يرجعوا إ ل ي ه ف إ ذ ا ترك ا ل ع ق و ب ة ربنا للعبد تمادى ل أ ن ا ل ع ق و ب ع ب ا ر ة عن صدمه تستوقفه وترده إ ل ى الله ف إ ذ ا لم تقع ا ل ع ق و ب ة من الله ويعاقب يتمادى في غيه ويصدر في ضلاله وهذه في حد ذاتها ع ق و ب ة أ ك ب ر أشكد ا ل ش ا ط ر مع الفساد والناجح في حياته ا ل م ا د ي ة مع الفساد يعتبر شنو معاقب معاقب, بشنو؟ معاقب بترك معاقب شنو بترك ا ل ع ق و ب ة معاقب بترك العقوبه ه واحد اثنين ان نوع ا ل ثاني شخص شاطر وناجح ان شطاره ينسب الى من ينسب الى من إ ل ى الله و ت و ف ي ق ه يعني زولا زولا ا م و ف ق النجيب لما جاء اول الدفعه يقول ل يقول له يا أ خ ي مبروك أ ن ت جئت اول الدفعه يقول بتوفيق الله لي فلما ر آ ه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أ ش ك ر أ م أ ك ف ر شوف النمله لمن تكلمت سليمان عليه السلام سمع شنو كلامه فتبسم ضاحكا من قولها قال رب ي أ و ز ع ن ي أ ن أ ش ك ر نعمتك التي أ ن ع م ت على ارجاع ا ل أ م ر إ ل ى الله ازول جاء اول الدفع والله الله وفقني الشيء الثالث زول يكون شاطر و ب ل ي د شاطر بليغ مستقيم ز و ي ك و مستقيم يصلي ا ل ص ل ا ة الخمسه زورو مدين لكن ما قاعد يقول الدفاع ب ي ورا شديد وما قاعد يفهم بالهيئ في ولا ما في تبرد عن ا ل ث ل ا ث ة أ ح و ا ل د ي شنو في ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى قلنا استدراج و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة توفيق من ربنا ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة شنو ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة تقصير من العبد أ ن ه لم ي أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ا ل م ا د ي ة كون شاطر ومدين م ر ت ج ا ل أ و ل تجد أ و ل ت أ خ ذ ب أ ز ه ماديه ربنا جعل أ ي شيء بسبب النجاح تمشي ف الكتاب د ه كما فتحت كتاب وحضرت محاضرات وركزت تنجح كيف تنجح كيف تنجح ك تركت ش ي ء م ن الشرع ومن الشرع ا ل أ خ ذ بجنون ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب من الشرع فقد فتر... العقوبة وقد تكون تكون ابتلاء لك يكون شاطب ويكون أيضا شاطب مشاطب افلسفه م د ي ن لكن ما جاء ولا دبعه هذا يعد المؤمن شنو ا ت ل ا ء اذا الحفظ للعبد في حفظ حفظ الله للعبد أن, للعب ان يحفظ عليك دنياك وحد ع لذلك ي ك و د ن ي احفظ الله بشنو كيف نحفظ ا ل ل هذا وارث في ا ل ق ر آ ن ا ل ك ث ي ر كقول تعالى ان تنصروا الله شنو ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك كيف ننصر الله ونحفظ الله نحفظ أ و ا م ر ه أ م ر ن ا الله بحفظ أ ش ي ا ء ربنا قال نحفظها أ خ ب ر ن ا عن نفسه أ ر ا د ن ا أ ن نحفظها ف إ ذ ا حفظناها نكون بذلك قد حفظنا ما أ م ر ن ا الله به أ م ر ن ا الله بحفظ بحفظ ا ل ص ل ا ة قال سبحانه حافظوا على ا ل ص ل ا ة و الوسطى ص ل ل ا ا ة وقوموا لله قانتين و ا ل ص ل ا ة الوسطى على الراجح من أ ق و ا ل أ ه ل التفسير أ ن ه ا العصر وبعضهم يقول أ ن ه ا الفجر والفجر العصر و ر د في حاله تصح مسلم قال نوال ا ل ص ل ا ة الوسطى ص ل ا ة العصر والفجر هي وسطى وقتا فالظهر والعصر وقتان متقاربان في النهار والمغرب والعشاء وقتان متقاربان وقت ليل والوقت المتفرد الوسط هو اشنو؟ هو صلاه شنو ص ل ا ة الفجر طيب أ م ر ا بالمحافظ عليها وقال والذين ا ل على ذ ي ن هم هم على صلواتهم يحافظون يحافظون على الصراط ومحافظتها ب إ ق ا م ت ه ا والتنبه لها والاستعداد لها بوقت مبكر و أ د ا ئ ه ا بخشوع والاهتمام بشانها وتعظيمها طيب هذا من ا ل أ م و ر ا ل ت تحفظ ي م ن ا ل أ م و ر ا ل تحفظ ي ت ا ل ف ر والذين ج و هم لفروجهم حافظون إ ل ا على أ ز و ا ج ه م أ و ما ملكت أ ي م ا ن ه م ب ا ل ت س ر ي ف إ ن ه م غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك ف أ و ل ئ ك هم العاذون التعدي بعدم حفظه هذه من ا ل أ م و ر التي تحفظ في ا ل ش ر ي ع ة طيب من ا ل أ م و ر التي تحفظ اليمين واحفظوا ا ي م ا ن ه يعني ما تحلف تحلف عن الكثير احفظ أ ي م ا ن ه منها اللسان لسان، لسان، لسان. حفظ اللسان م ن ا ل أ م و ر التي ينبغي أ ن تحفظ من ضمن لي ما بين فكيه وبين فخذيه ضمنت له ا ل ج ن ة هذه أ م و ر تحتاج إ ل ى ش ن و إلى حفظ ونادت الشريعه لحفظها قلبه وفكره وجوارحه ولا تقف ما ليس لك به علم إ ن السمع والبصر والفؤاد كل أ و ل ئ ك كان عنه مسؤولا انت مسؤول عن كل جوارحك فاحفظها في ط ا ع ة الله أ ن تحفظ ا ل ر أ س وما وعى والبطن وما حوى فلا بد أن تحفظ البطن وما ح و ف ل الا ت أ ك إ ل حلال تتحرى الحلال وهكذا طيب احفظ الله ب ح ف ظ أ و ا م ر ه يحفظك رعايه ت وحفظا وصونا وتوفيقا وعونا ومددا وقلنا في الدين والدنيا يتكلم عن الدين ويتكلم عن الدنيا ل د ي ن كيف ربنا يحفظك في الدين إ خ و ا ن ن ا لا يستطيع أ ح د أ ن يستقيم ما لم يوفقه الله إ ذ ا تستقيم عشان ربنا يخليك تستقيم أ ن ت تحرك نحو ا ل ا س ت ق ا م ة وسوف يتولاك الله ب أ ن يحفظ عليك قلبك من الزوغان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ ذ هديتنا اخواننا ا ك ت ي ر من الناس يعني كما أ س ت ف ت هو يريد ح ت ا و ي أ ن يستقيم ولكن نفسه تنازعه ويدخل في تردد دائما متردد أ ن ا لا استقيم لا استقيم ما قادر طيب, طيب. شوف الحفظ في الدين كيف في مصطلح اسمه حرمان ح ر م ا ن أ ن تعرف ا ل م ع ص ي ة و آ ث ا ر ه ا وشؤمها وتاتي ا ل م ع ص ي ة الحرمان عارف ان ا ش د ه حرام لكن ما ق ا د ر ما قادر تمنع نفسك في ح ا ج ة جارات الحرام ده كويس طيب طيب اشكال إ بالمناسبه إشكال معصية. النار لأنه ساعد المعصية لا يكون لله ولا وانتقامه وعقابه لأنه لله لعظمته وقوته وبطشه مستحضر يكون ولا غضبه ولا صخطه ولا ناره ووعيده. في فقط يريد أ ن يحقق م ت ع ة في ل ح ظ ة م ح د د ة إ ذ ا تعاطى المخدر إ ذ ا مشى ح ف ل ة ر ا ق ص ة ط ب ع ا حرام م ئ ك و ي س ح ت ى ولو ك ا ن في م ر ك ز ع ف ر ا للتسوق ب ر ض و حرام كويس ل ل أ د ف <تصفيق> <للأدم> الشديد ا ل إ ن س ا ن يفعل ا ل م ع ص ي ة و ي ع ل م أ ن ه ا م ع ص ي ة وعلامة ص ح ة القلب نوعا ما ا ل أ ر ق والقلق و ت أ ن ي ب الضمير في ناس ضمير من كثره ما قلبه مات ضميره لا يؤنبه المعصي يضحك وكذا ف إ خ و ا ن ن ا شوفوا دي ق ا ع د ة إ ن أ ر د ت أ ن تستقيم على أ م ر الله أ و ل شيء تفعله أ ن تستعين بالله أ ن ت تريد أ ن تعبد الله ه ل ا ت ؤ ا ل ج ا ب نعم ل تستطيع أ ن ت ع ب د اللهم حتى يوفق الله ا ل ل ه أ ع ن ي على ذكرك وشكرك وحسن, وحسن عبادتك شكله داود عليه السلام يعتبر شكور و ع م ل و ا ال داود شكرا وقليل من ع ب ا د ي ة الشكور داود عليه السلام يعني شكور لله قالوا كيف صرت شكورا قال قلت لله إ ل ه ي كيف أ ش ك ر ك وشكري لك يحتاج إ ل ى شكر كيف أ ش ك ر ك وشكري لك يحتاج إ ل ى شكر لان يا اخوانا الله داو ب ر ا ه ولا دام ع و ن ا س كتان مثلا خلقك الخلق ذ ا لك انت ب ر ا ء ولا ف ر ن س مخلوجي مع كتان جملك في أ ي ص و ر ة ما شاء ركبك يعني كبرت دخلت م د ر س ة نجحت لابس هدوم من ربنا و ق ا ي ة كويس كويس اه ك د ه من نعمائه وسرابير تقيلكم ا ل ح ر ة وسرابير تقيلكم ق ي د ا ء ه ذ ا من الله البصر السمع ا ل إ د ر ا ك و ي س دخول كليه من أ ر ق ى الكليات وجود م أ و ى و أ ق و ا م تهدم بيوتهم في فلسطين وتكسر منازلهم ك و يبيتون س ي على قصف المدافع والطائرات فقدوا ا ل أ م ن والاستقرار إتاء إنت... أنا كده م وجدت و و ج د نفسك بين ابوين ي يقال... لم يقال انك ابن سفاح ده... تقول ده أبوي ودي أمي ودي ودي الخيلاني ده أمي الأعمامي كويس مع انه أ ن ا والله يعني سبحان الله التلفون د ه بسمع كثره مشاكل والله ح ا ج ة ع ج ي ب خلص يعني واحد مستقيم ا س ت ق ا م ة ع ج ي ب ة كويس و ص ل ا ل ص ل ا ة خلاص مستقيم ا س ت ق ا م ة ش د ي د ة دخل、الجامعة. اول ل ج ا م ع ة أ ما دخل ا ل ج ا م ع ة تبينليه إ ن ه أ م ه و ب و ه ديال دي الدنيا أ م ه لا وابوه ل ق و م ل ف ف في لفة وفي و خرقة ك ن ه و كانوا ه ل ق ي و ك ش ف و ن مع ل م البنات على انهم ا خ و ا ت ه وطبعا يتكشفون ن د ه م ا للاجانب يتكشفن ل ما ت و ع ن م ا ع ر البنات و ا ل أ و ل ا د عرفوا بل ي ع معامله م غريبه ليس أ ل سائل دكانهم قال له والله انت بجد لانه ابوه د لأ أ م ك ا ل ن ا س ز ل تخيلوا د انهم لا يحلل لكنه لا يمكن أ ن ي د خ ل في ه و م و ح د ث ا ن ي ى برضه الله كان يجيني في البيت كويس عنده برضه عن اشكال مثل ا ل كويس وحالات ك ث ي ر ة أنا ج... يعني جو... جو... جاءت ن ي ق ب ي ل ة في م ش ك ل ة زي دي ب ر ض و واحد برضو جاء و أ ب و ه ق ا ل له أ ن ا والله يا اخي ما ج ي ب طيب حلال هو طبعا ج ا ع د مع خلاله م س ل م باسم خاله كبر و ا خ ت ر ب ومشى ا ل س ع و د ي ة وجاب خ ر و ج ك ث ي ر ة وجاء س أ ا يخطب له و ا ح د ة وقاموا الناس بمحطوبتك كيف, انت؟ انت كيف تجراء ولكن سال خالد قال, له آآ آآ آآ أنا أبوي قال فلان فلان ابو فلان وفلان ومشهد ابو ل فلان ومشهد ابو فلان ومشهد ابو فلان ومشهد ابو فلان ومشهد ابو فلان ومشهد ابو فلان ومشهد ابو فلان و م ه ل ك ن ضرب ا ل ب ن د ج ي ة و س ا ب و ا معه ا لحد ما عمره ثلاث ة سنوات فات م ن ه المهم الزول دا رفع دعوه على و ه و ا ل م ح ك م ة قضب انه دا ابوه قال اسمع هو طبعا جهنم ي ا جامع م وزول مدين وبيضع اولاده كبار وعنده مكان اجتماعيه كوني ق و ل لهم دا ولدي خافوا ف ي م ش ك ل ة لكن المحكمة ق ا لكنه لي س م ع ت ضربت ب ن ان ضربت ل د ي ك أ ن ابو ل د د من المسلمين ة أوراقه ويعيدون من المسلمين س أبوه ا ت أ ن ح د ا ل ح ك م ا ل ل ع ا قضت ه ي ك و ن شنو أنه ي ك و ن و ل د ه و ك ا ن من ي في ا ل م و و و ض ع دا ا ل أ ب و بعد ذلك م ا ل وورث مع ب ق ي ة ا آه... لانه أ و ل د ل أ لا ي ع ج د عدد م الشده لكن ر ا ج ل ق ا ع د مع من ر أ ة و ا س ل ل كله ي إنه عارفين م ز و ج ة وضرب ب ن د ق ي ة أرسل ق الفراش الولد ل ل مش ا ل م ر ت ب ة والملايات السفحه الفراش زور خ ا ش و م ا ر ك وضرب بندقيه ده وضبح ل د ي و عمل سمايه تيدي تقول و أنا أ ما ب او انا ابوه بلفه ا ل ة قال الولد من الفراش ورسول ا ب ل ب قال الحديث ده عشان يحسم انكار النسب ويحسم هذه القضايا عشان ما كل زر و بعدات ولده ما بيشبهه حتى لو مزوج يطلع ولده ما بيشبهه يقول ده ا هو ر دي عيونه د ما ء عيوننا نحن ن كان ا ذا فارق ايخي يبدا التهم في اعراض الناس و كذا كذا قال الولد للفراش و الولد ل وللعاهره الحجر الحجر معناها الرجم م ش ن و ب ا ل ح ج ا ر و ي ق ر أ أ ي ض ا الحديث الولد للفراش وللعاهره الحجر الحجر الا يسمى ولد ك ث ر ة م د خ و ل عليها وحدها يخش على رجال قتال ى شنو و ل ك ما يسموه الولد ب ي س م ز و ه ل م ح د د ه ي س مثل و الشاهد النحوي ا ل ل ي يجيبوه ن ا س يعني ل ن ا ل ك في ا ل أ ل ف ي ة وغيرهم ان ه ر ج ل كان م ز و ج ا ب م ر أ ه وغاب منها سنين و ب ع د ه ك قلقه معها صبي قال يا هادي ما بال ذلك الصبي الصبي ده ما باله قالت حاشا ما مسني بعدك من إ ن س ي ولا جني غير غير فتى من طيب بس كان في شاب من طيب جياب غير فتى من طيب و آ خ ر شيباني و ث ا ل ث ة من عدي ورابع تركي وغير ر ا ب و نصراني وتركي كويس وقام قال لها ي شنو قال قلت لها كفى ولو لم أ ق ل لها كفى ل أ د خ ل ت مضر و ك ن ا ن ة تقول أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ا ه حفظ الله للعبد في دين العبد أ ن يوفقه ا ل م ع ص ي ة يمنع منها والطاعه يقوى على اتيانها ك اللهم أ ع ن ي على ذكرك وشكرك وحفظ ا ن عبادتك و د ا و د قال كيف أ ش ك ر ك وشكري لك يحتاج إ ل ى شنو إ ل ى شكر وانا ش ك لك ر ي ي ح ت ج إلى ش و و إلى شكر أ ن أ ق و ل في هذه ا ل م س أ ل ة أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة يقول الله عز وجل ولكن الله حبب إ ل ي ك م ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبكم وكره إ ل ي ك م الكفر والفسوق والعصيان أ و ل ئ ك هم الراشدون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أ ح د أ ب د ا ولكن الله يزكي من يشاء والله يختص برحمته من يشاء إ ذ ا ا ل م س أ ل ة بتوفيق الله وبعون الله طيب د من الحفظ من حفظ الله للعبد أ ن العبد على ا س ت ق ا م ة في الدين ولكن أ ح ي ا ن ا ً يعصي من حفظ الله أ ن يستر العبد من حفظ الله أ ن يناشره اخواننا في ناس بيضعوا في معاصي و م ا ب ت ع ر ف و ا هذا بدلا ً من أ ن يردهم إ ل ى الله فيحبونه أ ن ه ستر عليهم يتمادون في غيهم صح و ل اذا ما صح كويس إ أ ث ن ى الناس عليك إ ن م ا يعجبهم فيك ستر الله عليك لكن ك ا ا ل إ م ا م أ ح م د يقول إ ن م ا نحن قوم مساكين لولا ستر الله لطبحنا ا ربنا ساتر سبحان بيعثوا ربنا بيتفضحوا عجيبة بيعثوا ربنا ناس إخوانا الله وتأكد بيتفضحوا حكمة في وفي حكمة الله ما خلاص يعني مثلا في س ر ق ة في مخدرات في أ ي م ع ص ي ة من المعاصي بتحصل ف ض ا ي ح أ ي مكان ي ج و مثلا يكونوا زول في م ؤ س س ة أ و في أ ي محل دار يسرقوا بس مع ا ل س ر ق ة يجوه ناس يجوه يعني يقع ويبيع خبري ن ت ش ر ت أ ك د إ ن ه ربنا م ا ب يفضح ا ل إ ن س ا ن من أ و ل ذنب هذه ق ا ع د ة كما قال علي رضي الله عنه لا يفضح الله عبده من أ و ل ذنب أ ي ذنب أ ي ذنب ه فضح تعرف ان الشده حاصل قبل كده كثير ل أ ن ه من حلم الله أ ن ه لا يفضح العبد ل أ و ل معصيه ة سبحان الله بيحصل على كتير من هذه المسائل. فستر الله للعبد نوع من و انواع ع ش نعمل ن أ و الحفظ في الدين طيب من ا ل حفظ في الدين الله د ي ن حفظ ا ل عز وجل لدين العبد الكرامات كرامات ا ل أ و ل ي ا ء م ر ت ب ط ة بحفظ الله للعبد ا ل أ و ل ي ا ء عندهم كرامات شوف احفظ الله يحفظ مريم بنت عمران كانت حافظه لله ولا ما كانت حافظه لله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أ ن لك هذا قالت هو من عند الله إ ن الله يرزق من يشاء بغير حساب ولكن يجب ان ت ع ا ل مع ان تتعامل مع ن تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان ا ل مع ان تتعامل مع ا ت ت ع ا ل مع ان ا ل مع ان تتعامل مع ان ت ع ا م ل ع ن ت ا م ل م ا ت ع ا م ل مع ت ع ا م ل ع ن ت ا م ل مع ا ت ت ع ا م ع ا ت م ل م ن ت ا ل مع ان ت ل مع ا ت ت ا م ل م ي ا ع ل ع ان ت ت ع ا ن ت ت ا ع ان ت ع ا م ل مع ا ت ع ا م ل مع ان ت ا ل مع ان ت ت ع ل م تتعامل ك ن ربنا ممكن بدون ماهي تضع يدها في النخله الخروج ا ل ص ا ق ط لكن يريدها أ ن تبذل ش ي ء من ا ل أ س ب ا ب تخذ إ ي د ه في ا ل ن خ ل ة بس ا ل ر و ط ة ا ل ص ا ق ط ه حفظ الفتيه ربهم إ ن ه م فتيه آ م ن و ا بربهم وزدناهم هدى حفظهم ب أ ن لبثوا في كهفهم ث ل ا ث م ا ئ ة سنين وازدادوا تسعات ح س ب ه م أ ي ق ا ظ ا وهم رقود ونقلبهم ذات حفظي من الله منهم سنة وبصحة. هذا حفظ الله يحفظ الله يحفظك شوف الكرامات عندها فائده طبعا فائده الكرامات انها تقوي ايمان العبد بربه ان الله على كل شيء قدير ولذلك تجعله واثق في الله وشديد وقوي ا ل ص ل ة بالله لكن الكرامات في السودان ل ل أ س ف الشديد عندنا سوق لترويج كرامات و أ س ا ط ي ر وخيال تفتح حتى في جوهر ا ل ع ق ي د ة يقول لك الشيخ ب يحيي الموتى ويروي المويه الكرامه لا بد لها من مقتضي يعني, في حاجة يعني لكن و ليس السحر ك ن مش هي ع ش ا ن ا لا ن س ما يخلط بين السحر و ب ي ن ا ل ك ر ا م ة المسيح د ج ا ا ل ل الدجال عنده أ م و ر خ ا ر ق ة ل ل ع ا د ة هل هي كرامات الدجاج تبضى يقول بشج ويتلين بعد ما م يشير ي و ذاك للسماء أ ت و بربك ها الدجاجة الدجاجة ا عينه ده يقول له ل س أ م ط ر ي فتمطر و ل ل أ ر ض ما في ز ر ا ع ة يقولون داري تاخذ شنو بطيخ. بطيخ يطلع البطيخ مكتمل يقول لك ش ي و أكل يخرج الذهب من باطن ا ل أ ر ض يتبعه كيعسير ا يمشي و النحل ه هذا ا م الناس الكرامة هنا السودان المؤليين يقولوا عملوا جهادوا الدين ا زول لو دولي ل سنو جهادوا الدين شنو روّب في في ف أي ت ة ا و ا وعاندوه وخضجوا ودخلوا قومه الغار الأهوال حياة الحياة على أ ن ك ر و ا المعتقدات ا ل ف ا س د ة و إ ل ى غير ذلك كده حفظوا الله فحفظهم الله حفظ حتى لو ذكروا لكن ق و ل روب شنو روب شنو روب الميه و ليه روب الميه و كويس د د ا ل ج ا ل و بعدها و ر ي ك في السودان الناس إ ي م ا ن ضعيف ت ع ل ق بالله ضعيف و ا ل ع ق ي د ة فيها ح ش ا ش ة أ و ر ي ك كيف لو اي زوج ط ل ع في ا ل ج ر ا ئ د انو حلم بعالج مرض معين بيكوي ولا كدى الاعمل شيئا مكسر يقوموا جارين على ا ل ك ر ي م ة ولا على اي محل بس حلم ساكت في حلم يعني كان ده كان جاول الدجال الكبير المسيح هيعملوا شيئا اذا كان دجاجيل صغير في ج ه جهوده مات أ م ي دجال كبير كانت الدجاله الصحيحه الناس لا يعملوا شيء والله انا مشيت <تصفيق> عملت م ح ا ض ر ة في كل ت طب جامعه ا ل ج ز ي ر ة كلموني كبار عميد كل ت طب وكبار ا ل ا س ا ت ذ ة قولت ا ي ان ا ل م س ل ف ل مليئه بين ناس عندهم سكري كواهو ر ع ي ن نفخت وعملت التهابات و في ا ل ن ه ا ي ة ح س ا رفضه ع ا ل ه م كويس أشوف. وبعدين برضو ف الشيخ قال برضو الشيخ جابوه في ا ل ج ر ي د ة قال لك الشيخ ده النسو البنات ن س و ا ل البائرات الواحد اللي تكون شعرت انها كبيره و م ت ز و ي ت تمشي للشيخ ده عنده ح ن ة قالت يا بشوال بدها انتم بيكفوا ويدي حنه لولا حنن ا ل ح ن ة د ي في يدك قبل ما ا ل ح ن ة د ي تروح بيجيك عريس دي ك ر ا م دي كرامة ى قال ليك البنات الجامعيات الصفحه حتى جالي ل ه وبعد شد ذا ما ل ما ي عطرك ن ي ما حصل ده. شوف ا ل ز و ل ا ل م ر ب ن ع ن د ه ا ع ت ق و ل لك كيف ي ك ر ا م ا ت ا ح ف ظ ا ل ل ه ي ح ف ظ ن في ا ل ب خ ا ر ي رجلان من اصحاب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ا يسكنان في ا ل ض ا ح ي ة ب ع ي د من المسجد ي ح ض ر ا ن الدرس ي ح م ل ا ن المسجد في ا ل ل ي ل فانوس شالين فانوس معهم ب ا ل ل ي ل ي ح ض ر الدرس و ي ر ج ع و ا معهم ي ن ي ر و طريق لما وقفوا في مفترق طرق خلاص بصتم محلته هذا سوف يذهب عن يميني وهذا سوف يذهب عن شمالي كل منهم يدفع المصباح ل أ خ ي ه كل واحد يقول ل أ خ و ه لا والله شيلوه هذا, هذا خلق ق ر آ ن يؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خ ص ا ص ة فلما أ ق س م أ ح د ه أحده م ا على ا ل آ خ ر وذهب ا ل آ خ ر بالفانوس لما ذهب ا ل آ خ ر افترقا ومع كل م ص ب ح كل زول بقى ي معه فانوس د ه د ا ه ده وده ل م ا يمشي بقى ي معه فانوس هذه كرامه من الكرامات كويس أ م ا الكرامات التي يراد بها استعباد البشر حتى يقدسوا ا ل أ و ل ي ا ء فيتخذوهم آ ل ه ة و أ ر ب ا ب ا هذا هو الذي لا ينبغي ولا يجوز ولا يكون إ ن شاء الله طيب ربنا يحفظ في دينك في عقلك في ف ك ر ة في إ ر ا د ت ك في أ ن ت ك و ن دوما على ا س ت ق ا م ة ي احفظ الله ي ح ف ظ شوفي ا أ خ و انا كلمكم في ناس عمل الخير بدون والله فواحد ي ي ح ك ي ل ك الليل يا ش ي خ ن ا انا زودك ل بعرف م ي ز ة زول من أ ص ح ا ب ا ل أ م و ا ل ومشكله شديد كويس ع ن د و أ م ك ن عزيلاند كروزر ك و ي عربات ما عندها حد ك و ي ومخازن ومصانع وبيستورد من السودان بل ا بواخد اصبت ع ن د ه ميزه ع ج ي ب ة ع ن د ه حب لله ما عاد يبني المساجد ب أ غ ن ى ا ل أ ش ي ا ء ويقول لك بيت الله ذا لا ب د أن يكون أ ح س ن من بيته أحسن, أحسن أنواع المكيفات ع أ ج ي ب ه بعدين عنده أ ش ي اجيبه ء أ ي م ش ي ق د ب مع المساكين في المحضرات ا في مسجد المشيع في ا ل م ح ا ض ر ة في ح ت ة ا س م ه م ر ز و ق هناك ا ل نسعد ا ق ا ي في ركوب ا ة بعدين بجدوا في الوطن ا ب ي ج ي ي ت في ن ف الوطن ي ق د ب مع ا ل ن ا س ج د و ن ظلمة وطلعوا في ا ل م ح ض ر ا بعدين بينظف حمامات المساجد يمشي شير ال... النا ينظف الوساخه في الحمامات يقول لي أ ن ا ممكن أ ج ر زول بمليون خ ل ي ه ي نظفها لكن أ ن ا داير أ ت و ا ض ع لي الله حمامات بيتي حمامي أ ن ا الخاصه في البيت عنده ع م ا ر ة ك ب ي ر ة ما واحده ة أ ك ث ر من ع م ا ر ة قال لي ما قعد ا نظف حمامات في ش غ ا ل و في كده وفي كده لكن حق, حق ب ي ط ل د من حمام أ ن ا ب غ س ل ه بنفسي الزول ده كبشر ج و ح على ا ل ض ع ف ق و ل و ا ل ل ه يا محمد سيد أ ن ا مرات أخدت ا ل م ع ص ي في راسي أ ق و ل الله عصي أ ر ك بالشوارع ع ر ب ي دي ة أ دي كلها عشان ا ل ق ل ي ب يتشيلها م أجدر ما أ ق د ر بس عشان ا ل ق ل ي ب يتوافق ما أ ق د ر قالوا لي مرة اصلا قدر ما أ م ش ي على ا ل م ع ص ي دي ما بتفر قدر ما أ م ش ي عليها بس تحصل ح ا ج ة ولا تجي م ص ي ب ة ولا بس ا ل ق د ي م ا أ ب د خ كويس مع إ ن ه من حيث إ ن ه عمارات و ش ق ة و ع ر ب ي ة وشيل وكلا ذ ل وعلاقات مع مسؤولين كله خ ذ يكفيه لكن طوالي انا ما بكلمه لكن ب ذ ك ر ا ح ف ظ الله يحفظه ا ح ف ظ الله تجده ت ج ا ه كويس ف أ ق و ل إ ن ه ص ي ا ن ة الله للعبد أ ن يطفي عليه عصمه و أ ن ي ب ف ي عليه حجاب بينه وبين العصيان و أ ن يوفق لعمل الخيرات شوف في واحد بيته فاتحه للجامع بينه وبين الجامع شارع ما يتوفق ي ص ل الصلوات ا ل خ م س ة في المسجد حتى لو قاعد في البيت ما يقدر يتوضع يفتح الباب يخش الجامع م ا يقدر خ ي ل وفي واحد القاه ياتي جامع من محله ب ع ي د ة ب يكون عينه عشان ص ل ي حكمه ربنا ح ك م ت ع ج ي ب ة تخيل في واحد أ م ه أ ب و أ ح ي ا ء ق د ا م ه ما يدري بالرب كويس لحد ما يموتوا、لا. وهذا باب من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة يغلق ل أ ن ه قال ان يسلم الوالد أ و س ط أ ب و ا ب ا ل ج ن ة وقال رغم أ ن ف من أ د ر ك والديه ولم يغفر شنو ولم يغفرنا أ ش كدا بعض السلف ك ا ل ح ا ر س العكري رحمه الله لما ماتت ام بكى بكى شديد قالوا ما قال ما ي ك ي قال أ غ ل ق علي باب من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة باب كان ياتي ف و حسنات ا ل آ ن زول ما ا ذ ي امشي ل أ م ي ع ن ابو سلايد ولا يبوس راسه ولا يمسك أ ب و ه ويبوسه ه ذا تكلمك بجيبك انت كمسكتي اذا ابوك ا ل أ م وكتخلع ب ا ل ق و ل د ك ما لك يا ولد تموت ولا شنوك ل أ ن ه ما حصل قبل كذا انت كمسكتي ت ما لك يا اخي شنوك كويس باب من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة يغلط سالت التعامل مع كذا انا قررت واحد بيحكي من السعوديه بيحكي. سعودي بيحكي. قال بيعرف ناس ساكنين م ك ة من أ ج د ا د أ ج د ا د أ ج د ا ب ه مسلمين ساكنين في م ك ة شغال ب ت ع الموزين أ ج ي ب من ج د ة وودي جنب الحرب وكذا بلغ عمره الس... سبعين س ن ة مع ت م ر ه ولا حجه مره هذا اسم شنو هذا حرمان هذا اسم شنو اسمه حرمان ي في يقوم نيجيريا ولا من يطلع سنمشي حج. ولا يأتي أندونوسيا للبيت、الحرام. يأتي حلو حج الحرام يحج ولا ولا السنقان ولا ملقه الأشواق المشاق من أجل أن أو يعتمر. هذا صلى الله عليه وسلم والعافية ولذلك وارم أسهودان تركز متكبداً يعتمر هذا حرماني من من من من من أن في بعض الناس من حفظ الليله ييسر لهم الخير أ ت ى رجل أ ع ر ا ب ي إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال يا رسول الله إ ن ي أ ت ي ت ك من م س ي ر ة تسع تسع يوم أ ن ا ماشي ل أ س أ ل ك سؤال والله زود نزول فاهم فخام شديد تسع يوم راتب أشعر أرسلنا ويرجع ناكت وماشي بلناك لسؤال واحد ماذا الكلام يوم ليس تسع كثير؟ يا اخي ح س ب الواحد منا ن يمشي تسعه يوم يحاول ا اخي كان حاول بس يعمل برنامج قائم على الدين ح ل ق ة ت ل ا و ة ويحفظ وكذا و ك ا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا و ك ا و ك ل ت م و ت لجنه تسع يوم ماشي قال يا رسول الله اتيتك ل أ س أ ل ك ا رسول الله ا ت ه ذ ا ا ل ر ج ل رجل فج ف قال له قال ما اسمك قال زيد الخيل زيد الخيل من الخيول قال أ ن ت زيد الخير ولو لم يجد هذا الصحابي غير هذه ا ل ت س م ي ة ا ل ج د ي د ة مكسبا لكفى أ ن تكون, تكون هذه ج ا ئ ز ة لمسير ة تسعه ايام ما سؤالك قال ما ع ل ا م ة حب الله عبده لو أ ن ا لا يعرف الله ب ح ب الزلده و ولا ب ح ب ه ا ل ع ل ا م مشروق قال أ ن ي س ر ه للخير و أ ن ي س ر الخير إ ل ي ه ع ل ا م ة حب الله للعبد أ ن ي س ر الخير إ ل ي ه الخير يكون يبحث عنك و ي أ ت ي ك و أ ن ي س ر ك للخير أ ن تظل على الخير دوما ثم من حفظ الله في الدنيا نختم به ه وأن ا ل ل ل ل ع ب د ن لن يكون لن ي ك و لن ي ك و لن ي د و ي ك ن ل ي و ن لن ي و ن لن ي ك و ل ي ك ن لن يكون لن ي ك ن لن ي ك و يكون لن ي ك و لن و ن لن ي ك و لن ي ك ن لن يكون لن يكون لن ي ك و لن ي ن لن ي و ن لن ي ح و ن لن يكون لن ي و ن لن ي و ن لن يكون لن يكون لن يكون لن و ن لن يكون ل لن ن لن يكون أ ن ا ب ن ي ت لك المحاضره وقت لك في ناس ج ا د ي ن حتى لو كفار ج ا د ي ن يعني انت القاذف مخترع ولا عالم في ذ ر ة ولا عالم في ه ن د س ة و ر ا ث ي ة ولا عالم في قانون ولا مفكر زول بتاع شنو بتاع هيلث وكده لا بكون ي ولو في إ ط ا ر محدد ما بكون ي هي كل حياتك طيب يا اخواننا ا ل إ ن س ا ن المستقيم أ ق ر ب الى النجاح في الدنيا ل ي ه ل أ ن ه محدد ا ل أ ه د ا ف ومحدد الوسائل محافظ على الوقت سبب النجاح الرئيسي الوقت ي خ و ا ن نزور مستقيم من البيت للمسجد م ا ب س ا ه ل ك ث ي ر ده معناه ج ن و ذهنه حاضر قلبه حي وقته يا ا خ و ا ن م اشوف أ ن ا اكلمك الناس لما لج... اجوا يتونسوا ا ل أ و ل ا د والبنات بيقلكم س ا ع ة الساعات دي الزور الملتزم ب ي ج ر ا ه ا و ك م ا ج ر ا ه ا يستفيدش في في بدن ه وفكره لا يتشتت ي العشق ن ا شوفوا من أ خ ط ر ا ل أ د و ا ء والله نقدر بلي ز و ن ش ا ب د ا ي ر ه ب ل ه و ا ح د ة معجباه جدا بعدين قال لها شيخنا والله أ ن ا حسيت وممتحن وفي ا ل س ن ة ا ل أ خ ي ر ة والله ما قادر يقرا ل ل أ ن ه فكر فيها كثير ز و ن مستقيم ما عنده إ ل ا بابين باب أ ن ينكب على علومه أ و أ ن يطرق الباب حلالا يتزوج مش يخبط ي الباب ق وبعد ل لي أ و ا ان يتعلق قلبه بمخلوق لان ربنا قال والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله ما يتعلق قلب مخلوق التعلق يتعلق قلب ده فقط يتعلق بها التعلق العاطفي وليس التعلق الذي ي م ن ع ه عن الواجبات كوي فده ب ح ا ذ ر على وقته و ل ا س ا ك د ا ل ا ل ل ن س ا ن ا ل م س ت ق ي م و ل لك ن ا يقول ل ي أ ن س ا ن يقول ل انسان ي ل ل انسان ي ل ل ا ن ا ن يقول لك ا ن ا ن يقول ل ن ج ا ح و ا ل ت ف و ق ما ع ن د ي ب ن ا ت ب ق و ل لك انسان ي ق انسان يقول ن س ا يقول انسان يقول ا ن ا ن يقول لك انسان و ل لك ا ن ن يقول لك ا ن س ا يقول لك ا ن ن يقول انسان يقول لك ن س ا ي ق ن س ا ن يقول انسان ي ة و ل لك ا ن ا ن و ل لك ا ن س ا ن ا ن يقول لك ا ن ا ن س ا ن ي ق ك ا ن ا ن يقول ل ا ن يقول ل ا ن س ا ن ي ق ه م <أحن> يا اخوان شوف اكلمك ش ي ء ا ل ذ ي ينظر الى الصور ا ل ع ا ر ي ة من البنات وكذا تثار شهوته ما عدا ا م ك ا ن فعل شيء هذا ي ش ت د ذ ه ن ويضعف الذاكره لكن الانسان اقرب الى النجاح في الدنيا في الدنيا المستقيم د ن ي ا ا ل اقرب الى النجاح في اي مجال دا بالصور ة ا ل م ا د ي ة كده بس دا بالمنطق هذا غير العون ا ل إ ض ا ف ي والمدد الرباني من الله لهم يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني ل أ ن ه برضه بفهم هو ربنا سكين ربنا قال ففهمناها سليمان و ك ل آ ت ي ن ا حكما وعلم الله ا ل ب د ي وقل رب زدني علم الله ا ل ب د ي ن أنت لما تكون مع ربنا ربنا وفقك والله ك ل ا م ده م ي ة م ي ة و أ ق و ل لك ح ا ج ة غير ق ا ب ل للتجربه ة ل ي ل أ ن ك إ ذ ا جربته تجرب لانك شاغل ا ما صح؟ قال بيكون مع الله الله بيكون معه ولا ما كذا مع معه خلاص. الله ما معه وقفه لا خلاص بيكون بيكون بنجرب بيكون معي بيتعابنا لأنه عيسى عليه السلام إبليس قاد أ ل ا تزعم أ ن ه لا يصيبك إ ل ا ما أ ر ا د الله لك قال نعم قال الق نفسك من على الجبل ولن يصيبك شيء إ ل ا ما كتبه الله لك إ ن كنت ميتا فذلك أ ج ل ك و إ ن لم تكن ميتا فلا يصيبك شيء قال له عيسى لله أ ن يمتحن عبده وليس للعبد أ ن يمتحن ربه أ ن ت تمتحن الله فعلا ما حيصيبك إ ل ا كتب ه ل الله لكن تمتحن الله قل لها كذا نشوف هذا هو الرد ولذلك أقول المسألة المستقيم أ ق ر ب إ ل ى النجاح من حيث المنطق توفير الزمن والعقل والفكر ا خ و ا ن ا أ ك ل م ك م انت ع ر ف الناس بضيع زمن في الباطل بدون م ج ح و م ح س أ ك ل م ك الكبر ب ت ع م د ر مان الخرطوم و ا ل ف ت ح ا ت ما طويل ممكن تلقى واحد واحده و ا ح د ة ماشيه مع بعض ب ي ل ا ن ا لحد م ا ي ق ط ع الكبرى ي ويشعر و بالزمن ولكن لو كان و ق ف و ا بقطع ا ر ل لا الكبرى ويشعر بالمسافه ة بعيده ة لكن كان مع و ا ح د ة م م ك ن يقطع بهناك وتاني يجيب ب ه ا ي وتاني م ش ي بهناك طالما ق ا ل ب يتوسس م ع ه أ ش ا ن كذا ت ر ج ع و ب ي ت و ن س و الزمن ا بيروح ساعات ولا شنو ولا يشعرون لذلك لذلك اقول أ ي ه ا الجمع الكريم من الطلاب والطالبات الفضلاء احفظ الله ي ح في ظ والله احفظ الصغر ي ح في ظ ك ف الكبر ب ا ل م ن ا س ب ة ر أ ى الحسن البصري ش ي خ عجوز ي أ ك ل من القمامات يأكل في الزباله ة قال ذ ا الله في الصغره طيع في فضيعه في الله الكبره وقل هذه أ ع ض ا ء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في شنو في الشنوك ك ب والقبول ر أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعونة وأسألوا تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يحفظنا جميعا وأن أن من ر أ ف س ن ا م أعمالنا ن سيئات و ب ر الله في ك م و ج ز الكبب ك م ا ل على ه خير ت ا ح م حضوركم واستماعكم وإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة لنا الفرصة وعلى الله هذه و ر ك ا ت ه ط ي السؤال يقول ف ض ي ل ة الشيخ نرجو التكرم بالتحدث ولو بالشيء ا ل ي س ي ر عن ق ص ة هذا الرجل الذي ظهر ويدعي أ ن ه المسيح في ف ل واحد ا ل ج م ع ة ا ل ف ا ج ة في مسجد الشهيد وزع منشورات انه هو المسيح قال ه واسمه ل م ي ح و س سليمان أ ب و الجاسد م ك و و س ل س ل ة منشورات المسيح يعني رقم ثلاثه عشر وكاتب رقم موبايل كويس ويدعي إ ن ه م و المسيح عشا يعني كده لعل السائل يريد ع ن ي ي و هذا الكلام أ ق و ل أ و ل ا شوفوا باختصار ا ل أ م ة في زمن الضعف والانكسار تود أ ن تتعلق ولو بشيء فالغريق يتعلق بشنو ب ا ل ق ش ر ا ل أ م ة ل أ ن ه ا تحتاج إ ل ى المنقذ ا ل آ ن ويتخيلوا ان المنقذ ينبغي أ ن يكون أ س ط و ر ي فلذلك كل واحد يدعي أ ن ه المسيح هذا كلام غير صحيح المسيح سوف ينزل في آ خ ر الزمان ع ق ي د ة وليس ع ق د ة يعني المسيح عيسى ليس ع ق د ة عندنا ن ن ت ظ ر لحد ما يجب سوف ي أ ت ي وينزل في آ خ ر الزمان ولكن نحن علينا على كل جيل أ ن يطلع بدوره تجاه ا ل إ س ل ا م و أ ن ينصر الدين إ ل ى أ ن ي أ ت ي من أ ن ي أ ت ي عيسى انتظار عيسى لا يخلص ا ل أ م ة عليه السلام عيسى سوف يخرج س و ف في آ خ ر الزمان ينزل هذا لا شك فيه ينزل في آ خ ر الزمان ويحكم بالشريعه ة ا ل ل م س كما نطقت بذلك ا ل آ ث ا ر و ا ل أ ح ا د ي ث حتى ا ل آ ي ا ت بل رفعه الله إ ل ي ه وكان الله اشنو عزيزا حكيما وما قتلوه م ا صلبوه لكن شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إ ل ي ه فعيسى سوف ينزل في آ خ ر الزمن هذا قطع ش ك ه ويحكم ب ا ل ش ر ي ع ة لكن عيسى ب أ و ص ا ف حتى ن م س ى ل ه وصفوا ل ص ح ا ب ة قال هو أ ش ب ه ك م بعروه بن مسعود الثقفي وصف عيونه وكيف ووصف لونه أ ص ل ا م ا م م ك ن يكون السودان بل و ص ل في ا ل س ن ة م ا م م ك ن يكون السودان كويس عشتا يا اخواننا هذا المسيح عيسى بن مريم ه ا اسمه سليمان ابو جاسر أ م ه اسمها كرتوم سليمان وكرتوم وذا عيسى وذمريم عيسى ذا ام منه أم م ر يقول م أم يعملين بمريم بمريم تكريمان بمريم الكلام الأمة وده كالتون كالتون ودهك وتعيش إيه عيسل كيف إيه كيف ابنك ابن طبعا تكله لحالة الضعف التي تعاني وتع... وتع... وتعيش فيها عيسل عيسل عيسل تكله في يخي سائل ا ل كريم كيف الاستمرار على ا ل ط ا ع ة فقد يذنب ا ل إ ن س ا ن ذنبا ثم يتوب بل تذرف عيناه الدمع ولكن بعد ف ت ر ة يعود إ ل ى ا ل د م ب فكيف الثبات أ و ل ا كونه ذرف العيون وندم هذه ع ل ا م ة على ص ح ة القلب والاستمرار في الطاعه والثبات ب أ م و ر أ و ل ه ا ك ث ر ة الدعاء والالتجاء الى الله إ ذ ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجودي يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على د ي ن ي قلبك ي ت ق ل ب وقلبي ي ت ق ل ب وقلبك يثير كل الناس يتقلب يريد ا ل ا س ت ق ا م ة ولا يقوى ف ا س أ ل الله أ ن يثبتك ل أ ن ه يملكه واعلموا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه ثانيا عليك ب ق ر ا ء ة ورد من ا ل ق ر آ ن يومي ينبغي أ ن لا يمر عليك يوم و أ ن ت لم ت ق ر أ في آ ي ا ت ولو كانت عشر آ ي ا ت ثانيا اصحب ا ل أ خ ي ا ر وحاذر على ا ل أ ج و ا ء ا ل إ ي م ا ن ي ة ممن إ ذ ا نسيت ذكروك و إ ذ ا جهدت تعلموه وإذا و إ ذ ا غفلت و إ ذ ا ع و, و, و ي ت تقوموك كن مع ش ل ة هي على الخير و ا ل ا س ت ق ا م ة كلما سمعت ع م ل خ ي ر باذن إ ل ي ه ولا تؤجله ولو أ ن ه م فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا فاتباع ا ل ط ا ع ة ا ل ط ا ع ة يثبت على ا ل ط ا ع ة إ ن شاء الله ا ل ل ه تعالى اعلم طيب يقول أ ن ا من الذين قلوبهم خ ا و ي ة أ ر ي د أ ن أ ع م ل الصالحات ولكن أ ف ت ق د إ ل ى اليقين فماذا أ ف ع ل حتى أ ص ل إ ل ى اليقين هذا سؤال مهم جدا و أ ه م ما فيه أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يمكن أ ن يصحح مساره حتى يعترف ب أ ن ه على غير طريق صحيح فعدم الرضا عن النفس واضح وهذا ب د ا ي ة النجاح يخوانا من أراد أن ينجح وفشل أراد من أن أ و ل ينبغي أ ن يعترف أ ن ه اجنب انه اجنب فشل ثم يحلل العناصر ا ل ا و ل ي ة ل أ س ب ا ب الفشل حتى لا يفشل ث ا ن ي ة هذا التعامل الصحيح طيب ماذا يريد السائل السائل يريد يقين كيف يصل الانسان اليقين أ و ل ا ب ا ل ت أ م ل والتفكر في خلق الله ثانيا ب م ص ا ح ب ة ا ل أ خ ي ا ر والبعد عن المعاصي والذنوب ل أ ن وجود ا ل إ ن س ا ن في ب ي ئ ة المعاصي والذنوب هي ا ل غ ف ل ة و ا ل غ ف ل ة ضد اليقين ولا تطع من أ غ ف ل ن ا خ ل ب ه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أ م ر ه بعد ذلك فرطم عليه فك ا ل أ م ر ع ن ي ثالثا يصل إ ل ى اليقين ب ا ل ص ل ة مع الله وكثره سؤال الله وكثره التحبب و ا ل ت ق ر ب إ ل ى الله و ح ب الله بالقلب ي ك و ن ب ي ن ه و ب ي ن ق ل ب ه ش ن و ب ي ن ه و ب ي ن ق ل ب ه أنه ي ح ب الله و ي ت أ م ل في نعم الله ع ل ي ه إ ذ ا نظر إ ل ى إ ح س الله ن ا إ ل ي ه و ص ل إ ل ى درجة ا ل م ح ب ة و ا ل م ح ب ة هي ا ل ت ت ي و ل د ا ل ي ق ي ن و ا ل ت أ م ل ي و ل د ا ل م ع ر ف ة م ح ب ة ومعرفة ب ت و ل د ا ل ي ق ي ن مئة مئة ح ش الله ء ا كويس؟ فلا بد من أ ن ا ل إ ن س ا ن يسعى هذا السعي طيب الطريقه المجلى في تنظيم الوقت <تصفيق> شوف أ ن ا ادقائي تنظيم الوقت أ س ا س ه الصلوات ا ل خ م س ة ا ل ي و م ي ة أ ي انسان لا ي ص ل الصلوات في وقتها اعلم ب أ ن حياته تسير على غير ترتيب وتنظيم عشان تعمل أي عمل و م ك الصلوات الخمسه اول بعد الحياه كلها ب ن ي ه على شنو على الصلوات الخمسه ا ل م ذ ا ك ر ة ا ل ج ل ا ي ة الزيارات إن شاء تملكه د ر الوقت في قاعة ا و بروح ي اما الشيء الذي تملكه انت أ س س كل ا ل ح ي ا ة على الصلوات الخمسه سوف ت ج ي ب تلقائيا الوقت م اصبح ل أ شنو أصبح منظم ويسع كل شيء هذه م س أ ل ة ف ك ر ي ة في علم ا ل إ د ر ا ك كيف ينظم ا ل إ ن س ا ن وقته م س أ ل ة ط و ي ل ة أ ن يحدد ماذا يريد من ا ل أ ه د ا ف ان ل و ق ت أ يكون على قناعه ب أ ن الوقت ذا ق ي م ة يعني فيها مسائل م ر ت ب ط ة بالتصورات وكذا يقول السائل كنا في إ ح د ى الدول نشتغل ب ا ل د ع و ة إ ل ى الله ف س أ ل ن ا سائل هل يجوز ا ل إ ن س ا ن أ ن يربي ابنه الذي أ ن ج ب ه من حرام مع العلم أ ن أ ب ن ا ء الحرام في ذلك المجتمع يعني يكاد أ ن يكون أ ك ث ر من أ ب ن ا ء الحلال والمجتمع كافي ف إ ن ه م تركوا, تركوا مع أ م ه ا ت ه م تربوا على الكفر فاختلفنا في ا ل إ ج ا ب ة ونريد ا ل إ ج ا ب ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل إ ج ا ب ة ا ل ش ر ع ي ة أ ن ه يجوز له أ ن يربيه و أ ن يكسب فيه أ ج ر ولكن طالما أ ن ه ليس من الحلال لا يدخله في الميراث ولا يعامله في ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة معامله شنوب شنو الابن الشرعي وفي ذلك حتى م س <تصفيق> <تصفيق> أ ل ة أ ش ي ا ء الاخوان ا ل أ ب و ة و ا ل ب ن و ة في الشريعه مع الاحكام يعني مثلاً إ ذ ا كانت عنده ولد من, من حرام هو ولده طيب هذا الرجل عنده أ خ و ا ت ل ا ما عنده أ خ و ا ت ا ل أ ب عنده أ خ و ا ت ل ا ما عنده أ خ و ا ت عنده ا ل أ خ و ا ت دقوا للولد شنو عماتهم في ا ل ش ر ي ع ة وابن الحرام و إ ن اعتبروا عماته بالحرام لكن يحتجبن منه ولا, ولا يكون لهن محرما ل أ ن المحرم المعني المحرم الشرعي اختلف ل ن ق ط ة و ا الفقهاء خ ت ا ل في م س أ ل ة ودي أ ن ا مرت عليه علي. في انه طيب أ خ و ا ت ه او ل لادبوه د ل ح ر ا م ه أخواته أولاد ا له ل ي ي من حلال يعتبر ما يحتج ا من ما, ما يصافحين حرام عليه لكن يكون قاعد ويربيه ويكسبوا أ ج ر باعتباره في كل كبد ر ط ب ة شنو في كل كبد رطبة شنو أ ج ر ولكن لا ينتشر بها ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ومن ذلك إ ن ه ع ي ا د ا بالله ذ ا زنى رجل بام ثم أ ر ا د أ ن يتزوج ابنتها هل يجوز او لا يجوز ا ل ق و ل ا ل ر ا ج ح و ن هل ا يجوز وإن كان ما تبنى, لا تبنى ع ل يجوز م ل ي ما ز س ت ف ن ا ي ع ن ي ا ل ش ا ف ع يجوز هل يجوز هل ي ل أ ن هل ا تبنى ع ل ي ه ح ج م أ ص ل ا ش ن و ش ر ع ي ة ا ل م م ن و ع ا ل يجوز هل يجوز ع ل يجوز هل يجوز هل يجوز هل يجوز هل ي ج ل ز هل ي و م ا ل د ي ن كان ط ل ق ت المرأة و ز هل ي ماشت ل ا يجوز هل ي ت ت ز و ج ش ن و ز ن ت ت ج و ز هل ي ج و وامهاته نسائي بس وكانت تزوجت بيت ا ل أ م تحرم عليك إ ل ى يوم الدين طيب واحد ما تزوج وده حصل واحد ت ص ل بيه والله كويس وكلمني إ ن ه في مرى أ خ ل ا ق ي ة ت ه م ك و ي س ة وزوجها أ ن ج ب بيت ت و طلقا ل س ل و ك ي ا ت ه ومشت بعد ذلك البيت مع أ ب و ه ا وتربت أ ح س ن ت ر ب ي ة وهو جاء لما في الملدي في طريق ة الحرام و أ غ و ت ه لحد ما زان بها لا م ر ة ولا مرتين عشرات المرات وهي ب ع د ذلك و من أ ه ل كلهم في أ س ر ة واحده اعجبت بدي ك ودالي م ج ج ب ا أ ن ه م د ن وإي شيء ه اتزوجها قال ا ولا ما اتزوجها وأنا قبل كده زالي بأمها. طبعا هذا رجل كويس و ا ل م س أ ل ة كما أ س ت ف د ن ا فيها شنو فيها خلاف في سائل يقول سمحت يا شيخ عايزين نعرف رقم الموبايل لكن ما ب ت ز ع ي ج ي ن ي ز ع ش ر ي ف ما في م ش ك ل ة ما في اشكال طيب س ا ئ ل ة من الطالبات تقول ماذا عن الشيخ ا ل ب ر ع ي هل هو دجال ام ماذا طبعا شرعا لا يجوز ان ه زور يحدد انسان يقول دشنو داء دجال دكافر دا دو م سريع لانه الاصل في الناس انهم شنو مسلمين الاصل ي المجتمعات انهم شنو مسلمين لكن ا ل م س أ ل ة ا ل صفات الشيخ ا ل ب ر ع ي عنده اشعار بعض ا ل أ ش ع ا ر بتخدع في ا ل ع ق ي د ة كقوله مصر ا ل م ؤ م ن ة بشنو ب أ ه ل الله كويس مصر م ؤ م ن ة بالله ونسد ل ب أ ه ل الله وكتوسلاته بكل الذين ذكرهم ا ل أ ر ب ع ه والكذا والكذا والكذا ل ن ا س يتأجرون هذا م ه لا يجوز في ا ل ش ر ي ع ة ما في شريعتي انا ولا في ش ر ي ع ت هو في ش ر ي ع ة الرسول محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عندو بعض التقديس للشيوخ يعني يقول لك في شيخ ك و ن ذاكر فمه المفيد زرته ق ب ر يكتب له ل ا حجا ة ه ذ كلام مخالف ل ل ورؤياه د ك ن ق ا ل عيد ب د ا ل ح يوسف كان قاله شيخ البرعي ولا كان كان قاله حرام ما قاله ترالي ا يجز ق قاله المهدي الجز كان الجز برضه برضه جنقرم فهو ح ق ي ق ة عنده أ ش ي ا ء يعني ك ث ي ر ة يعني ي ق و ل أ و ل ي الصالحين ب يعلموا الغيب منهم خفي الحال منهم مجاهد منهم عليب ب ا ل غ ي ب باطن وظاهر و ا ل ق ر آ ن بيقول قل لا يعلم من في السماوات و ا ل أ ر ض ا ل غ ي ب ة ا ل أ ن ب ي ا ء م ا ب يعلمون ففي أ ش ي ا ء في خ ا ل ف ا ل ق ر آ ن ص ر ا ح ة يعني وفي أ ش ي ا ء م ف ي د ة لكن ب ع د ك ل ه مسلم من أ ه لا ل ل لا ق ب ة يكفر ولا يقال عنه شنو هذا كلام عنده أ ش ي ا ء السؤال الثاني في نفس ا ل و ر ق ة بدقول ما حكم النس... أه... أه... لبس البنطلون ب ا ل ن س ب ة للبنات للعلم أ ن ه ا و ا س ع ة ومصنوعه أصلا للبنات د اصلا ل ل بالنسبة للبس البنطال للبنات س ا أ ا ل ت تشبه ش ب ه نحن نزر عن ا ل ر ج ا ل ب ا ل ن س ا ء والنساء بشنو بالرجال ك و ن ما خرجوا باللبس في الشارع ما يبيحوا يعني مثلا البنطلون ا ل ر ج ا ل لا يجوز ل ف ت ا ة تلبسه ولو في غرفتها لوحدها لا يجوز ل أ ن ه نوع من أ او معشنون التشبه ليس الظهور فقط مجرد التشبه كما أ ن ه لا يجوز لرجل أ ن يغلق غرفته ويرتدي ف س ت ا ن ب ج و ز مبجوز صح انا ما صح طيب أ م ا إ ذ ا كان البنطلون نسائي كبعض أ ن و ا ع البيجامات وكذا ومقياسه لو لبسه رجل أ ن ك ر و ا عليه في نوع من أ ن و ا ع ا ل ب ن ط ل ي ن لبسلوا البنات لو لبسوا راجل ما س بقول لازم اشد الناس و د شنو هنا يجوز لبسه تحت شنو تحت العباءه ان ع ا ن د في ا ل س ت ر ويؤيده حديث ام س ل م ة ت ر ح ت م عليه الصلاه والسلام على المتسولات اللائع بعد اللبس إمعانا ف يرتدين الحجمة ي سرواشن طويل نسائي حتى لا يظهر منها شيء والله تعالى أ ع ل م في هذه ا ل م س أ ل يقول ة طيب م ا ل ا ا الأغاني الأسئلة س ت التي م معظم ع يعني إلى طيب أ ن اطلعت عليها بسرعة يقول كيف نستطيع مع, مع الطلاب الذي ندرس ن معه في فصل واحد هو يقوم ببعض المخالفات ولو أ خ ب ر ت ه يقول لك أ ن ت مولانا طبعا هذا لا يجوز ل أ ن الدين أولا منع ا ل س خ ر ي ة حتى هو الذي خالف لا يجوز ا ل س خ ر ي ة منه يقوض و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر في ا ل إ س ل ا م لا يريد مولانا ل أ ن ن ا لسنا في كهنوت كل إ ن س ا ن ينبغي أ ن يقوم ب ا ل أ م ر معروف ا ل ن ه ي عن ش ن و كنتم خير أ م ة أ غ ي ن الامر معروفه عن مع ا ل م ك ر في ا ل ا م ة ق ض ي قضية أ م ة كنتم خير اجنوء امه ا ل أ م ة كلها تقوم مجنوء بالامر عفو مع ا عن المنكر أ م ا ب ا ل ن س ب ة لسماع ا ل أ غ ا ن ي ا ل أ غ ا ن ي على درجات مثلا إ ن ش ا ق ذ وقصائد ما فيها شرك مثل التي أنا ذكرتها لكم وما فيها بدعه كلمات ر ص ي ن ة و من حيث ا ل ش ر ي ع ة والمخالفات العقديه ما فيها شيء ت ن س د إ ن ش ا ك بدون موسيقى هذه على الاباحه, هذه على شنو؟ على الإباحة. اغاني معها موسيقى كويس؟ كلماتها غير ر ص ي ن ة كلها في الغزل والنساء تؤجج ا ل ش ه و ة وتثير الفتنه كلها روعين وكرعين وشنو معارف ا و ا ل ق ا م ة والشعر السبيبي والمدلي وتدلى من شعرها الذهب و ك ه ا ل كلمه ا زيدان شعري, زي يعني من شعري خروف هذا الذهب خروف ض ح ي ة شعر ما لا مشكله هذا كان بموسيقى بدون موسيقى حرام و بموسيقى أ ش د حرمات الدريه الثالثه زول يبدو يعمل موسيقى ب ر ا ء وما معه أ ي كونه بس موسيقى ص ا م ت ة برضه حرام حرام أ ي لقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما في البخاري ليكونن من أ م ة أ ق و ا م يستحلون يستحلون معناه اصلا ما شايفينه ش ن و ما شايفينه عرب الحيره و ا ل ح ر ي ر ة و ا ل خ م ر ة والمعازف وحديث ابن عباس ب سني ب داود إ ن الله حرم على أ م ة ا ل خ م ر ة والميسر و ا ل ك و ب ة ا ل ك و ب ة معناها الطبل والا تطرب كنت ممنوع في أ ن ا ش ي د إ س ل ا م ي ة مع موسيقى هذه أ ي ض ا لا تجوز والسبب ليس في ا ل ك ل م ا ت إ ن م ا في ش ن و في الموسيقى ا ل م و ج و د ة طيب <نص suga losica> اخوانا ش و ف ا ك ل ف ك م ح ا ج ة الانسان <نص suga> استفتي قلبك شوف ال ال ال لو, لو... لو في زول م ش ى ح ف ل ة يقول لك يا شيخنا ا ل ح ف ل ة يعني ح ف ل ة م ح ت ر م ة حفلة يقول لك محترمة يقولك. حفلة البنات براون والاولاد شنو نعم ده و ل شوفوا ن يقول لك ان تجد مقياس بهم جدا به نفسك وانت مقياسك وانت ل ا العم حيث ر ج م هذا ا ل ق ر ر آ ن قال له أ ي ت إن جئ به يوم ا ل ق ي ا م ة ج ا ب و ا ا ل غ ن ا ء ي و مقياسك ا ل م ما قيامه ة ولا ما فيه. ودي أقوال وألفاظ فيه فيه ودي ي الله ل وانت ل ل يسألكم ه ي أبي ي و م ا ل ق ي ا م ة أ ي ك و ن مع النبيين والصديقين و ا ل ش ه د ا ء و الصالحين أ م مع الفجار والفاسقين قال مع ارايت ل ف ج ا و ل ف س ق ن قال ر أ ي إ ن جيء به يوم ا ل ق ي ا م ة أ ي ك و ن في ا ل ج ن ة أ م في النار قال في النار قال اذهب ل قال ن ا ر فقد أ ف ت ي ت نفسك ولذلك أ ق و ل لكل انسان مش قول وقاعد أشارك ولا بشر ولا حاجة بعيد أي كروسي كويس؟ يسمع ومندمج مع النغم واتاه ملك الموت وقبض روحه حسن خاتمه ام سب خاتمه اي إ ن س ا ن يجيب راكب في ح ف ل ة وتسمع ب في ش ر ي ط مندمج الحفله ة انجلبة ت انقلبته ي ع ي يعني سبحان الله ن و الآن هنا ا حكمه و ج يعني ع ا ا م ل و ت م ا م ه م به غ ا ي ة ما يمكن أ ن ي ق و ل أ ن ه شنو مباح لكن يتعاملون معه ك أ ن ه واجب أ و شنو أو مستحب. مستحب طيب ده سؤال في سؤال س أ ل ت ه احدى الفتيات ظاهر ا ن ه ب ت س أ ل عن شيء تنظيف الحواجب أ ي و ه في ن ظ ا ف ة وتهذيب الحواجب ب ا ل ن س ب ة للفتيات كويس طبعا هذه ن ا م ص ة والنامصه ملعونه وتحديد ا ل م س أ ل ة ا ل آ ن ب ي ج ي فيها ش ي ا ء عجيبه ما شيء لا اعرف يقول ل ك شيء يزيد ليشيلوها ا بس ب ح ا ج ة خ ط و ة ا تقوم ت ش ي ر ا ل م س أ ل ة دي كله لا يجوز ل أ ن ه من ا ل ن ا م ص ب يجوز في ح ا ل ة و ا ح د ة إ ن ه يكون كثيفه ك ث ا ف ة خارج حد المعقول والمقياس هنا بني جنسها الناس اللي حوالينا حواجب ك ب ي ر ة شديده يرجئوها بقدر ما يكون في مستوى شنو مستوى الشخص العادي اما اذا فعلوا غير ذلك فهذا تغيير لخلق الله كويس برضو ا ي و ة ثلاثه اربعه ا س ئ ل ة <تصفيق> عن ع ل ا ق ة الطالب والطالبه والاختلاط الذي هم فيه في ا ل ج ا م ع ة حتى في واحد قال يا شيخ ن ا عندي م ش ك ل ة أ ل ا وهي تعلقي بالنساء ف إ ن ي أ ح ب ه ن كثيرا و خ ا ص ة بغض البصر ولا أ س ت ط ي ع الزواج فما هو العلاج ك واحد ي س و قال أ س أ ل عن الاختلاط هل علينا إ ث ن في حديثنا مع, زم... مع زملائنا ظهر دي من الطالبات في بعض المواضيع الخارجه عن موضوع ا ل د ر ا س ة ولكنها م ف ي د ة و و, و... ا ق ع ي ة في حياتنا وفي واحد يقول أ ر ي د أ ن أ ع و ض بصري ولكن لا أ س ت ط ي ع وفي واحد يقول ا ل ح ف الله هل يكون بين ا ل ر ج ل و ا ل م ر أ ة وكيف يكون ذلك أو هذه هي ا ل أ س ئ ل ة ا ل أ خ ي ر ة حدود ع ل ا ق ة الزميل مع ا ل ز م ي ل ة والطالب مع ا ل ط ا ل ب ة أ و ل ا ينبغي أ ن تعرفوا ش ي ء حدود ا ل ع ل ا ق ة ا ل ش ر ع ي ة في ا ل ش ر ي ع ة يعني ق ا ئ م ة على الحذر و ا ل م ج ا ن ب و ا ل م ب ا ع د ة لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء ا ت ق ي ا ل ش ي ء ع ن شنوك ا ب ت اتقي اتقي وانت ت ي او صلوك ج بهذا م ع ا د يتجد ك سمعتك والنس ولا انت كل على كلا ادلة انا حسنت اتقيت مسنق شرعية سألتمهن م ا ع ف س أ ل ه ن من م وراء حجاب ش الحجاب ا ل ل ي ه و ا ل س ت ا حجاب المرأة ر ة ن ف س ه ا يعني ف ل ا تخضعن ب ا ل هو اطلاق ة النار ئ م ة ع ل ح ذ قل للمؤمنين يغضوا من أ ب ص ا ر ه م وقل للمؤمنات يغضضن ا من شروق من أ ب ص ا ر ه ن إ ي ا ك م الدخول على النساء قال ر ج ل أ ف ر أ ي ت ا ل ح م و قال ا ل ح م و ل موت يعني دائما ت ر ق ى كل ا ل ن ف و ص ا ل ش ر ع ي ة تجعل ا ل ع ل ا ق ة بين ا ل م ر أ ة والرجل ق ا ئ م ة على الحذر يعني أ و ل ا <تصفيق> هذه ج ا م ع ة م خ ت ل ط ة فيها طلاب وفيها طالبات لا يمنع من ا ل د ر ا س ة وجود الاختلاط فيها لان ل أ هذا اختراق لم تصنعه أ ن ت يتحمل وزره الذي قنن له أ م ا أ ن ت تريد أ ن تتعلم ع ل و م وتستفيد م ع ا ر ف وتذهب وتعمل وباب من أ ب و ا ب الرزق صغر لما صح فانت ما مسؤول كالاختراق في المواصلات انت مسؤول منه كويس أ ي و ة في اختراق في ا ل أ س و ا ق انت ما مسؤول منه لكنك مسؤول من اشياء اللي هو مسؤول من ضبط ا ل ع ل ا ق ة يعني مثلا لماذا اتيت الى ا ل ج ا م ع ة هذا سؤال ك اتيت ل ج اتيت ب ة الى ا ل ج ا م ع ة لاتعلم ما ع ل ا ق ة الجلسات في ا ل ن ج ي ل ة وشرب البارد والعصائر مع التعليم هنا ما في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 ز ولكن ا داخل يجب أن ت ح ي اقول لكم انكم ك ا ق ط ع ن ع ل تتحدثون عنه وجدتم كان كان تركب انكم ل تتعاملون ل في حياة ي ا ك ا ل ع ي و ن ح ق ت م ا حقت ا ل ح ك و م ة ن ت ت د ر تركب ت في الحافلة ما ع ا م ل ك م و ض و ع من ماجم مع وحده ا ة ق ا ع د جنبك ت ب ر ا ه ه لحد ما تصور ل ده د ت عليها عليها عليها عليها عليها علاقة التعاون عن مع بضعبة بي... الشرعية الزمالة اشكال السؤال الافادة الاخل كويس اتنين في كويس شيء بيشنون واحد ما دراسة تقدر تقدر تقدر تقدر ده شرح الحشمة وعدم ا ل خ ل و ة ا ل ك ا م ل ة وغض البصر ما صفعته الى ذلك يعني سبيله هذا ما فيش ك ا ل ت ب ا د ل كلمات ا ل م ج ا م ل ة العاديه عليكم. عليكم السلام عليكم ع ل ي ك ما ل ل س ا ما م فيش ي ء كويس لكن انا سلبت كيف والله أ ن ا أ خ و ي البنت اقول و الله أ خ و ي ان ترضون م د ر س على الرسوم ياخذ ا ت ه والله ن ا س ا ل ن ق ا دي ذ ا ت ه ي ا أ خ ي عمل الرسوم و ك ر ه و ن بعد شكاي ة ش و ي ة أ ه ا ونفاشه ي شكاي ة تمشي نفاشه ي و... وكاس العالم و ا ل أ م و ر ا ل إ ف ر ي ق ي ة سلام عليكم وعليكم السلام القائمة سؤال بيقول إنه هو يعني أنا يقول ل دقيقة هو إنه أجرى السلام ا ب ع ه بالتحديد كويس؟ أيوة بعض الشباب الطلاب أيوة تكون علاقة ع علاقة الفتاة صحيحة غير إ ذ ا قلنا له هذا غير جائز يقول لك هذه ع ل ا ق ة ح م ي م ة ولا أ ر ي د الفساد وسوف اتزوجها في المستقبل ويزورها في البيت وتعرفه وتعرفه ب ا ل أ ه ل بحجه زميل في ا ل د ر ا س ة فما حكم ذلك ي خ و ا ن أ ك ل م ك م قال ع ل ا ق ة ح م ي م ة لا أ ر ي د الفساد أ ن ت لا تريد الفساد لكن اجتماعكم وتعلقكم ببعض في ا ل ن ه ا ي ة ل ل ف س ا د ما خلا رجل ب ا م ر أ ة إ ل ا وكان الشيطان مشوق تل... لماذا يا اخي يوسف عليه السلام ن ب يقول ولا ما نبي ي لله إ ل ا تصرف عني كيدهن أ ص ب إ ل ي ه ن و أ ك ن من الجاهلين فصرف عنه كيدهن و ل أ ن ه اصلا العلاقه ذ ا ت معناها في م ي أخواننا لانه ل ش ر ي ع م ع اصلا ف ي م ي ن فطري في مين الرجل يحتاج إ ل ى ش ن و إلى أ ن ث ى و ا ل أ ن ث ى لما تعامل الشاب بعواطف ر ق ي ق ة يختلف عن معاملتها ل ب ق ي ة بنات جنسها وبتشعر بشيء من القرب منه وشيء من ا ل ر ا ح ة ا ل ن ف س ي ة وكذا لوجود هذه الشراره ة بس كده هذه ا ل ش ر ا ر ة متى لما تقنن وكيف ت أ خ ذ و ن ه وقد أ ف ض ى بعضكم إ ل ى بعض و أ خ ذ ن منكم ميثاقا غليظا العلاقه دي بتقنن بالميثاق الغليظ و ا ل ش ر ي ع ة ا لاحترامها لهذه ا ل ع ل ا ق ة ا ل م ق د س ة سمتها ميثاق شنو تعرف ميثاق غليظ عن شنو قدام ا ل أ ه ل فهو يقول ليك اهلا ق ا تفسد أ ص ل ا أ ن ت تتكلم كتب و ن س م ع ه ماذا تفسد لكن في ا ل ن ه ا ي ة الدافع شنو ا ل إ ع ج ا ب كده كده تخيل تخيل واحد ج ا ع د معها ا ومدنقل راسه وبيتونس معها ا وما يعيدها لا يحصدك سيعيد بوشحه ويعجب بعيونها ويقول لها ا ن ت عيون ا ل ع ا م ة زي عيون ا ل ك د ي س ة و ق ر عينك زي ق ر عين الفيل هيبقى انا في زي حاجة أ والله استغرب البنات والولاد م ج ن و ا ويتونزوا س ا ع ة ص و ي ب يقولوا شنو أ ن ا ما فهم جاتو الناس ديال س ا ع ا ت كلها معقول يعني مولاف شنو بستغرب أ ن ا والله لو ماشي ا ف بشنو لو ما ادخلو في ا ل ص و ر ة معاكم كدا و ر و ن ا ل حاصر شنو و ن ا سات كثير ة ت ل ج ه ل ك ن الكلام شنو يعني ا ل ث م ر ه شنو ا ل ش ا و مفيد شنو الخلاصه المفيد شنو هذا الكلام فارغ كويس انت في حدود المصلحه الدينيه و ا ل د ن ي ا ي ة الراجحه بدون تسلم عليها و تحترمه ت ج ا ب على تساؤلاتها ممكن حتى الشريعه ممكن لانه في ه ف ا ئ د ة في شكل م ج م و ع ة في شكل جروب لا ي و ج ك ا ل ا ل م ع ا و ن ة م ا ف ي و ش ك ا ل حدود ع ل ا ق ة الزمان ة لكن ا ل ل ي م ا يحول المساله من احترام الى عاطفه, شو من احترام في احترام بس اللي إلى عاطفة كويس و بعدين قد ا ل إ ن س ا ن يشتهي اخوانا ديما علاقه ت لك فطريا في ميله ميل. ما في زول يقول لي أ ن ا ما بميل ل ل أ ن ث ى وما في انثى ماك... الا ي ب ح ج ا ر ك اذا بشر عندهم مشاعر و ح ا س ي س كده طالما في هذا الميل الشريعه بتقوم تعمل تقوم على الحذر أ ن ت ب ت ب د أ ع ا د ي ع ل ا ق ة أنا ح م ي م ة بعد ش و ي ة ب ت ب د أ إ ل ى إ ف س ا د لا تتبعوا خطوات الشيطان وقلنا و م ا د ا ن س د ل ن ق ط ة بعدين الحب م س أ ل ل ة بتاعها في الله بين الطالب والطالبه هذا م ا يجوز انت مثلا اذا في وحدك وانت معجب بدينك بتحبها عشان دينك وبس وزول شاف بتحبها عشان دينه ده ممكن تكون ثابت في حبك ل ه لكن البنت الفواصل بين ا ل ع ا ط ف ة صعبه جدا فيها انت معجب لدينا بها ت لدينك وقد ل يستشي قد, قد ء من, ال... من الاشتهاء والشهوه ف أ س ا ل كذا انت اذا فرحت وعجبت ب د ي ن ا من بعيد اضمرت لها الخير الحب الله, هو شنو مش الله هو اضمار الخير اضمرت لها الخير لا تخبرها حتى لا حتى فتنة هو هذا في يكون ل أ ن ا ل ع ل ا ق ة ق ا ئ م ة على عدم ا ل ف ت ن ة و إ خ ب ا ر ك إ ي ا ه ا ممكن يؤدي إلى, الفتنة. وممكن هذا يؤدي الى الفتنه ة وممكن ذ ا يؤدي إ ل ى التعلق ف ن ة وإلى ل ا ت والممنوع من ا ل ع ل ا ق ة التعلق ممكن شيء من يحصل التعلق شيء بحيث ا ن ه هي تود أ ن تسمع صوته في التلفون طوالي دائما خلاص المسألة يتقلق يتكلم طويلة بالتلفون عندها إحساس تجاه المسألة هو إنه يتكلم معها ساعات بيجي أنه هو د ه ده, ده ده ضرب ن ضروب التعلق بعدها يقول لك أ ن ا والله ع ل ا ق ة ح م ي م ة وسوف ولا أ ت ز و ج ه ا ش وسوف ف وده يقول أكبر إشكال ليه أ ت ز و ج ه ا وتحصل م آ س ي م ن ا س ب ة و أ ن ا والله الموبايل ب ت ع ي د إ ش ه ر والله وحدات سافر ل ا ق ت ن ب ا معروجات كان ع ن د ي ه علاقات في الجامعات مع ط ل ا ب ه ر ح ي ز و ج و ن و ي ض ر ب و ا ل ي تلفونات ويعايش ه ة مع زوجها اللي جا تزوجها ما هو و ج نفسه طالب واحد ت ا ن ي عايش ة معه في ج ح ي م ل أ ن ه ب يعامل م ع ا م ل ة ك ر ي م ة جدا و هي بتحتقر نفسها لانه ع د كان واحد تفارغ ا لديه ج علاقه ا تتقدم ع ل سابقه ه مع ا واحد تاني قام يز و ع ن د م ا ع ل ا ق ة وصلت الى د ر ج ة الزنا وذل خلاها د ت ز البيت وقلت لا اكلم ولا ما اكلمني زوجي الفاضل دا الرجل الطيب دا طبعا اتزوجت دا طالما ب سنتزوج سنتزوج من تأسر ل حبتي ومرتي ن ما في حاجه نشبع ي الغرائب بتاعتنا واشبع على الغريزه بتاعتنا و ا س ت د ر ج ه وبعدك يعبر ا ل ت ل ا ح ظ و لما انجز زوجة واحد ج و وسافر الخليج اتصل البيت مننا قلت لي انا شعر انه بيطعني بالضمير د ا ك ما ع ر ف قلت اتكلم و ي ق ل له انا قلت كذا حصل كذا كذا كذا وكثير من ا ل م آ س ي الزي ديك عشان كذا في ح ا ج ة هو دا الزوجه ا ل ش ر ي ع ة وضحت ا ل أ ب و ا ب ي م ش ي خبيت الباب ي و د ي أ ه له انا أ خطبتها أ ن ا شنو خطبتها ك و ن خ ط ي ب ة ما أ ج و ا ز و ج ت ا ل نسمعها ا في ا ل ج ا م ع ة مش خطيبه جوا ا ل ج ا م ع ة أ ي د و ا ا ل ب ر ا و ل أ ن ا ل خ ط ب ة نفسها ما ع ل ا ق ة شنو ما علاقة شنو تقوم عليها الـ الـ الـ المحرميه يعني الخطيب نفسه يعتبر عن ي ب ي لا ي ج و ز مصافحته لا يجوز الونس ا معه ولا يجوز التعلق به ولا يجوز الكلام معه بالتلفون كله مفجوز شرعا مفجوز مش خطيب ودعها وقالوا خطبتها إ ل ا ي ع ج ل ك حتى بعدك ذ ل ي ج ي ي م س ك من ي د ه يتونس معاها كله ب ج ز لكن تقول لك أ ن ا د اتزوجها ر كويس تتزوج متين بعد, بعد ما تكمل معاها الكلام كله وكان كمل معاها الكلام ونظم تاني ب ي ح ت ق ر ه في دواخله ما بتكون ج د ي ر ة أ ن تكون ش ر ي ك ة ح ي ا ة م ق د س ة ب ا ل ن س ب ة لوحدكم ك د ه كده في ا ل أ غ ل ب الناس ا ل ب ي ئ يعملو ا علاقات مع طالبات وغشوه ولم يتزوجوهم يمشي ت ز و د و ا بنات في ا ل ح ل ة عن طريق أ م ه توريه البته المؤدبه وما بتمشي الحفلات والما ب ت ح و ن حتى بعدك ذ ل يمشي تزوجها وتلقاه طبيب كبير ودكتور كبير ل أ ن وحده ة تونست معه ا زي ده ما بيكون في أ ي ه ن ا ه ومشى البيت يبتدى زي ا ل د ر ا س ة يودي اخر يخطب ي ع ج ب ما خطب, خطب. معلش ا ل خ ط ب ة ش و ي ة بتحجزها ي ل ي ه لكن ما في أ ي ع ل ا ق ة بينهن ت مش ا ج ا ء في ا ل ج ا م ع ة وهو طالب معاه في ا ل ج ا م ع ة ويتونس وكل يوم نطي ل ي ه في البيت د ا ر يتونس معها م ر ة شايل ل ي و كيس موز م ر ة كيس م ر ر و م ر ة كيس تسالي كل م ر ة نطلع ل ه في البيت يقولون د ا ر يتونس معها ما بجوز والله تعالى أ ع ل م